اقصد يعني على هيتين الافريد هتنزلوا من القاعديه لو بتتكلموا في المجموعه الجيولوجيه وانه ايروبيك واهيتيا جيولوجي مش ديركت يعني ايروبيك او ماكافل ايروبيك ودي قاعده البتله اللي هي فيها اخر حته الشوادر اللي اتكلمنا في التقرير ان دراسه الاندرك وتركيبنا في المذفق والبول بوينت طيب الاولى الايروبيك وهنا هنا بقى الايروبيك اقول اذا كنت هنا بروبل ممكن اروح يبقى ايروبيك او مؤقت بينو هل ايروبيك نفس معنى يعني هل ايروبيك جهود ان الكول فقد الانيم او الترك يعني لا طبعا انك تقول لي جهود اخلات ال20% صح فدي كلمه انغوب كده لابد ان تكون اوبليجيت او ستريكت ايروبيك وتول عيله اسمها ايروبينيريا من نوع تحدد الروبيك هنا لقينا ان ثابتة تو فيوليوم 1 لما اشتغلنا على السبورت قلنا ان شويه التكليه تطرق للسبورت ودينا افكت التكليه اللي عامل السبورت وغلا يبقى عاده الثابته فهي اما عاده المستريت صح فدول اللي هيقولوا علينا ان انا فقط اللي ده يعني السبورت تمام العاده الكتريه واللي نقول بدايتها الكتريه جرام مول سبورت فورمي ابتدى النار بس البال حان شوش انترون بايلي هاي بوليكتاج من المدوار ويت بريت ميشترون بكل مكان بطاقعة وخصوصاً في الصويد طيب إذا توقع وكانت بلس الصويد عاد حد فيه بطاقة فإذا قولي هاتوني تشكل تشتني موكانين موالا سمومت ايه اختي الصويد دي يعني اتعرض لتقصد فمتلوش يريش بجتين دل الصويد اتسفوا بلس اتقصد كلا لأكيد حدا ربيع تشايد مع الكيد ثاني في فكره البكتريا هيلاقي في الهوا في حاجه كلت على الدور يبقى البوز بتاعها هي منتشر في الطبيعه موجوده في الصخور وفي المايل في البيولوجيك اورجانزم نفسه كتب له نفسه اللي جيني عايش في اه هو ده عايز ينزل اورجي اما الهواء هيومن اقرا هيك مثيريا مجتمعين هيعملوا بايب دي هنا في عالم هيعملوا جين جديد هيعملوا بود بول جديد هيعملوا كده انا هيعملوا كده هيعملوا حاجه اسمها سودو ميمبرينس كولايت تعال نبدا باول عينه العينه المشتبهه ايجابي مين هما الكوليستيريا اللي بتسبب ايجابي الكوليستيريا اللي بتسبب ايجابي بنقدر نقسمهم يعني الكوليستيريا ايجابي بنقسمهم لمجموعتين المجموعه الاولى عليها تكاليت والسريه الجايه اللي هيبقى تكوينه يا اما بروتيني يا اما كاربنيت تكملي قاعدته بس ويبرودوس اسيد وجاز والجاز هنا عشان كده بيعتوه جاز انري وبروتيني عندي الحياه البروتين يعملوا بروتوليز بتاع البروتين جالو ديتاكشن يعتله الخلايا طيب ناخد امثله كده ممكن اجي اقول لك ان هو التول بروتينات وجاز ودي العيوبه بتاعته في العيله بتاع اهمها الكوليستروليا فير ترينجز ده لو قلت اسمه ما نكتبش الاجابه الصح ليه بقى واحد يقول لي ما انا قلت له السؤال قلت له الكوليستروليا من ديار قلت له الكوليستروليا من شكل كذا اذا كانت الكوليستروليا بالترينجز لوحده ممكن يبقى مسؤول عن 90% من الحالات انت على الترتيب مش كان السؤال نروح نكتب اسم تاني غير ده هقول لك فيه البروتين وجزيئات كربوهيدرات قلناها دي بتقول لي في تاكرويتيك كولستروليه وبروتيليك كولستروليه تاكرويتيك كولستروليه دي غير رين واعي تكون اقدر من واحد قال انا وسهل قلنا النيوكليون وسته اما الكولستروليك فافصل الجينوم الهيستونيك على فكره وشرحت لك البوليشيل عشان يتمروا مع الهيستون ويعيدوا النيوكليوتيد يعني يحدث ايه اهو يعني مثلا الجين بتاع دي هستننس او, أو في واحد اسمه فايف بريننتال واحد تاني يقول لك طب التكهات قوم ما بيتكلمش فكايقول فايف بريننتال ان هي مش الداله الاولى للماهيه فالسؤال يبقى مين هي الاولى بقى ان العنوانين دول اه مفروض ان البروتيليت لو قال انت كبريت يبقى مين اللي تتكتب اكيد ايضا يقدر يبقى بروتيليت ولو اقول عليه بريننتال يبقى مين البروتيليت ده ايضا يقدر يبقى سيكروماتيك في جميل ان الكيمياء برنامج للوحدتها اللي هي مرتبعة عنها دي بات انتبتح بالانوان تقدر الوحدة الول تتاع بـ 80 بنية من الحلال يلا كييد تقدر تتاع بـ 2 أشهد بالـ Stagger Rhythm والـ Stagger Rhythm مع بعض صح ثم للا التأسيم الى ايه تحتاج لعنى اوهد مين يعملوا ايه الـ Refrainages تنتمي من نموان Stagger Rhythm لكن الوحدة تقدر تعمل كافة الـ 30 وقفتو 80 بنية من الحلال في الـ Code of Bigh-Refrainages حدثة مش كل دا كانت ضبطين للعلم وعاد كده نتكلم ان هو الخز المره ومجال جديده في سؤال التحدث اتفقد بعد المقدم لاياله دي مين الناس ده موبرت ممبر اللي اتكلم عنه بالتفصيل فاياله كنت حكيت عنه الكولستروليم ها بيرفيرنت نبدا بالعمليه الطبيه دي في السؤال واتكلمت كانت الامبورت واكولستروليم بعدهم ادلو كل جاد من ام لا هي طبعا دا مين او جريت منشفوش كانت يديه صح اي واحدة لكن او ايضا ايه جيرت مسترينز جيرت مسترينز من فلسلية البرفرينجز يقدروا يقبلوا الروح من كل فلسل هتكلم عن نوحها على الروح ثم فلسلية البرفرينجز يعتبر واحد من الثلاثة ببكيليا بس هل يدوش ايه انديكياتون فلسلية فلسلية فلسلية فلسلية فلسلية مين هم ترددوش واحد عدم شوية انتصبت بس اولا يبقى وقال ان احنا بنضيف بقى في شابتر 10 دول انديكيتورز اوف فيتال بولوشن اوتر يعني بنحطهم في الميه وبنخليهم كلهم او بنعرضهم او مجموعه منهم او اي واحد منهم يعني الميه دي ورتها فيت يعني الميه دي ممكن تعملين في فيت تبقى غير صالحه للاستعمال الاداري اجمعنا ان اور انديكيتورز اوف فيتال بولوشن اوتر اوكي الا لو حد قال لك ان دي كانت فوتل ثالث وثلاثه دي بقى مش الجازيه الجيده الجازي التريك يعني نقول اورجينال هنتكلم عنه بالتفصيل ويعتبر انديكيشن اف كولجن اوف فوت كده على بكذا اوت داوت السمبولوجي نار اهو ديكتاند اهو جرام بوزيتيف ده في داير يعني لو سبت الكلام الكرام هانقديه ان هو ايه فايل الكلام بص تحت حلو مش احنا لو اتفادرنا الالوان بور بورني اينه هوت فور ده سبور تامر و اوفر وننبر يعني لو حطيتها اسمها كذا جرام هتبقى هيها كده الحته دي لكن لما باخده من السن فور ده بتبان ليه لما بتاني الفاتوره السبور بتبقى اونتين ديراكشن يعني ما قول اشوف المنظر كده بكل ما سبوك بالجراءة والحكسة ديه فضل لا احنا بس ده مش فضل ليه؟ بشكل هالكم بالمركر احنا دايماً على الورد نرسل طول وعرض بس صح؟ لكن انت كده بس الطبيعة ما هواش طول وعرض انت دي كده الثالث ثري ديمينشن زي الماركر زي كده بشكلت الورد انها عمزة زي سن الماركر وعشان يبقى اوضعه اوصل ابنه بقى انا هبطل الماركر ده ويبقى الورد دي بقى موضولة فيه جوه المدلة هتصببنا يعني قبل ايضا فوق المصييرة بشيئة لو كانت كبيرة و جيت اسبوه و ما اخذتش سبا كإنسان حدان لكن كنها السيارة دلوقتي جوه لما ترجمت ميلي سبا شكرا يبقى كنت الجنال محيطة من الضبور مش سبا لها صحيح بس موجودة حواليها فكونها موجودة حواليها يبقى الضبور مش حدان عشان كده هم تقول لك ما على رابط العلومة جيء عشان لو راح تبته يدوه لما اقول دايركشن هقول بناء نارجان بوز في كلاس دايركشن واحد بيقول لي ما كانش بيبنش في السبورت دي لانها مبنش الثقل الجراني لان السبوره مربوطه استراكشر صغير الواحد كده استخدمنا الروومن كده كلها لتجنب السرعه في السبوره ما بتتلخ لكن المحاضره استخدمت استخدمه النظريه عليه واضح ان الدي لود مش حقيقي في السبورت مش اعتمد عليها طيب حاجي الورغانيزم انروبت لهم وضع في الوقت انروبت المحسن لذلك تريك تأخيرهم لازم هشيل حوثي من 4 من 8 في الغروح على افضلات ابرار ويعمل كيتا او كونتري اي مولي سيكتر فاين فارسينيكا الري اكشن لنهذا لا جاعة فارسينيكا الري اكشن بيحل بريتا هل انت عايز تقول ان جيب ان اكونت وظبطين في ماتشر كلتريت برينس الاجابه غلط مش هيجي يقول لك كده بتاع والله نحتاج دايجنوست لو وضعت انت دي على عينات المريض دلوقتي في نهايه الدايجنوستولك الاورجانزم ودي ايدينتيفايد لايك كيت ان مورفولوجيكال باث وبروتين ثاني بمساعده اوصل الدايجنوستيكس عايز اقول كلمه بروتين الجيني لازم تحدد انزيمات البيوكيميكال رياكشن احنا لسه هنا عشان نقدمها في دايو اسمه كده ومنتحتم تسال على انت كان ونك يبقى اول ورك دي كان اكتيفيتي بيعمل ايه انترنشن ريكشن برودكشن اوت ريكت وهاز ادي واحد يعني لما بنعمل على الاكتيف ده في اختبار اسمه ستورني ري اكشن يعني يعني لو جبت ليكت مكمل لما حطيت عليه ري اكشن اندكيتر على باشا مزارعة الفوليسينجا في البرجنز لهذا اللبن ايه لا هيحصل؟ الورجالات ما هيلاقي سكر في اللبن اسمه لكتوس هيعمله فرمانتشن هيكون دوس قاسل وجامل القاسل اولا هيعمل ايه؟ اول خطرة القاسل دي جاب من اللبن يبقى عمل ذا الزباجل كده عمل ذا الزباجل كده عمل ذا الزباجل طب ومع ذا الزباجل بدأ يكسر الزباجل دي لا يا تيسل يبقى حضر كأنها ستورم قامت عصفة عن كده الرياكشن اسمه ستورمي كلوز رياكشن اذا درعت وكاريك على ايت بسن هيججن النمل الاول نتيجه الاس برودكشن ثم يكثف تلك النمل ايت النتيجه للغاز برودكشن يعتبر اسمه ستورمي كلوز رياكشن الوجاريتم بيطلع ان الكينتيك ميثود طيب انا عرفت حاله الفيلر بس حتى في سمائل بتاخد بس اذا صار عندي اورجانيك على ميديا بولدين ايجيو في طبعا اول شيء طبعا هو ده بتاعك خالص ماشي كده طيب نيجي بقى نشوف الكلينيكال فيتشرز والباثولوجي اللي بيحصلنا عشان الكولسترول ده الفريند يعمل الفيكشن داكو بعد كده جامعه الكل دي من الاول طيب ولما الجو يبقى بول انومتر اللي هو جالك بقى في كيدك بعد ما بتكسر شرابك على الشرائح اهو اه بتروح ايه داخل على البؤره داخل على البؤيه داخل الكش تعمل كونجلريت البي وبتقرا جاب الاحتواش اتش او اس تعمل ميكروسكوب السيتولوجس والحضرات اللي تركبهايت في اربع اصفار في المكان ده بتاع جاد جادين في الخلايا دي واحد ايه color هو ده بيرث المطنج مطنج يعني درجه يبقى حاجه كده سوده 100 بيرث 2 باوولر باوولر 3 ايديمه طبعا من الامراض الاكله في البطن اللي حاصل ده يؤدي ايديمه طب والجسم بيطلع ايديمه ازاي الجلده لما تحتاج في ميه هي ايديمه اه لما تيجي تدوس عليه الضغط يعني الكنشن اللي هي ده اللي بتجيل بتاعنا الضغط بتاعه ده بيقول لك حوالين جدا بتاع البلاستيك ده الضغط بتاعه في فقاعات في حواليه بنضغط الكليشن دي صوابع على الحته دي كان في الجريج في حوالين عده ورمه قديمه دي وضغط الاصبع بناء ضغطاء كليشن الى كليشن بتاع غطاط قديمه بس هو ده بس خلاص ايه ملانح الجاب بينج تمام طبعا على قد الحد وهو اللي شد متلايه لو تدخلنا وعملنا جراحه ناجحه وشلنا البروجكت بيشنو اللي اتبو بشايه ثاني على المحاكي يا ميس اتفضل اتفضل ايه بنلاقي لو عملت فيري كويس في حاله بتبقى وقعت عندها لكن لو اتأخر شويه وتعطل الالوجيتم اكتشف يوصل الفلو التلين ستريم هو التوكسين بتاعه يعني في السي اني طبعا دي مورث فبعد ما ذكرت قلنا هيوليتك اموليتك لما يعمل مورث الار بي اس لما يطلع كده فقس المياه بتاعته من التراكس بتاعه لقينا فتن في البيت بتاع الكولونيال ده لو تخيلت ان كده فقس وصل البيت وعمل المشكله دي من الكولونيال ده دي نظريه مع دلوقتي الهوليتس بتبقى عايشه على البيت دي يحصل ريتافير كل دي ممكن تكون الفوز او الثاني المجد في موليسيس في الشبت الثانية في الرينا الفيجر يكونوا خوز مبتف الجانجرين وكما انه ممكن نحصل رابل دي ودين دين يعني نساعد تكون جميلين شبهون لحتى ما تحصل هذه الاعراض ممكن تدخل منين يوم الى شبت الثانية احيانا انتبقى شيشة موضرة لايك احيانا يبقى التدخل المجراحي كويس من الاول ما يكونش فيها ميو سايتس او ستسينيا ايه ما تزمزز يعني ميو سايتس و ستسينيا ما عمده اخذ براحة جواي تبقى الحالة البروغنوز افضل افضل وليس امود انا بحث له على كده ايه بود لو انتكت بها تطار او بروغنوز حي يعني هيه هيه بروغنوز ايه لا. هو مثل اخذ من الاب يعني فكدها كن مالشي فكدها اشتده ايه وضبط اخذ دي بيسته بوى انيروجس سيريلايتس على هيدك اللي هين تبقى للصفحة الجديدة حالة مور روكالايت فيها موريسايت اسميل ما في هاشة في سينيا لو تدخلنا او عملنا adequate interferon search chain اه وبرومت استيرا في الانتلوجس الاعيان ممكن يتحسن ويبقى فيها الانتلوجس ويستامة انيروجس سيريلايتس ويبقى الانتلوجس وصلنا لهاب داينوس و داينوس دي نتعه من الساعة للأسفة اللي قولنا ديها ديها و احنا قلنا قموز لما يكون المرض ها. قطير و بيه ده يبقى لازل زي مودل ينفيذ عالكليه كانو بيه شبه واني ده سرده يشوفت الامائه كانت كبيرين يبدأ علاجه في الحال قبل الشتسينيه السريعة قبل الحالة بيه ده كده لازل يبدأ علاجه في الحال ولو راحت المعمة ديه عالكليه صفور كنت بيه شبه اه لانا قانون قلنا في تكيلة قلنا في انغرس يقولو دي وقت دي جاك انجري هاكولو بالتدرس هاكولو بالفتيلات الابراض القطيرة البيتر لا يقول, ده في لأ يقول دي ان يكون اشتيز كليكا وعادي افضل واحدة مسبت ادباجة الفاني يقولو بالمعمل الانتحاجة لابراكو الدايج نوز يقولو يحتاجم المبادلة يقولو دي خلاص انا قلت لك الدايج نوز طب ماشي عم بجاوزنا الدايج نوز وانا عادي اقولي لا له هاكو الدا تمام هنمشي على القواعد بتاع العلم في الصوره بتاعتي هناخد الاسم هنا هناخد من الدب والتامون هخش في الدب والتامون واخد السيك كويس ها باقي السيك ده بيكون بالنسبه للثبت من هو في الجراب دي اللي هتودي لي يا دكتور مارش تيندر جرام بوست ده الغاي والكتاب ما جابش دي لي سبورت معاين لو كانتنا عندهم سبور اوفر ونصفرنا وننبارش ما كانتش ادريتها هالي... ليس اجابين السابق الاولاي ان انا جاي ان انا جاي ان انا جيب اسطباط وبدووش فاللهي مش جيبه طيب ولو كانت معروضة اتومش خلاها داع من سبور فالسبور سبورة اتغيره هتبقى افر السابده هتحكيش ان انا اشوفها ان اسنين كويس هل حلاني بصل معك مثلا اقول جولت لكسرين يعني مقبول ان يكون دي بس اه بحلاني بوليمورد حلاني وقليلين او يكادوا يكونوا منعاجمين عامل نظرك حتى جول بايس نظرك في الكلنترية بتقسم في مرجوز كلنترية بتقسم احنا سيقوليني لك من العلمة الكيسة او الكلنترية بتقسم الذي يكثر بيسن بريسن حاجم السلس هيكثر بوليمورد هيخاجم بوط سلس رجي تاسو اندي بريسن لكن دايركت في سكشن او كادجري ما تلاقيش ااا فاصت او كول موتور نظرا ان الكنترولر نفسه حتى مش محتاج تشغل يعني يكفي هذه هي ها اللي جنب خد بالك اعمل برتيبيشن وهنا في طرمبه هي اداه للطرمبه دائما لما تكون عايز ادور على انيرات هيدروليك ولا روبيك أو على الثاني على طهاريث وثقاط واحد اعتبره الكريشيكال روبيكان الثاني ال ليه اكتر ثاني يوم وكانت بتتابع على طهاريين ماشي الفريكتا مروه يبقى كده ده التريتيكال ديناميك بتاعه لازم الاقيه بيجروح على مين على الطبق اللي في بين الهلوبيكال الفقر كده يبقى دي ده الشكل التابع دي الايدنتيفيكيشن يبقى انت وصلت انك عرفت اول معلومه في الستشن قالها وهي كده وثريت ثاني مروه طب برضه عقرب ثاني تاكيد هلاقي عامل ايه عامل فيت اي موديل اللي باجي مرتين صح اروح عامل تاني واظب الجراف الكمبيوتر كان العاده هنا لو ما خدتهاش ولا تعشي منها لو قلت المبروج كان باكس ومن غير تقسيم ما بعادش نبدا الى فوق لكن لو عايز ابدا راجل ماشي في الباكس اللي فوق دي كانت من الثمن لكن هقوله المبروج ده يعني اجمع الجراف التين تين ولا بيه جرام بص براش التانجولر في التلماري ماشي انت ميه ليه؟ احس واخيرا لو كانت بعيدين بفايل بلتيني كاني و بلتيني كاني مانين امع المنزلات التبراط اللي كانوا دلوقتي وانت فجأت طفحة دي على ايدك الشمال بور بلتيني كانوا ليه هاكش انتغلت ارو كانت دوس طلبونا الهدفة تصيل sugar fermentation بصدور مجرور ناجل او الريان how to treat طبعا ان تريد انت اعتمد على السترشكي في الترفير اوعى تثبت الراحة مجال في الريد اوعى قلبة يبقى قلبة ضعيفة في اشداء اشداء في اشداء الجراحي بقلبه جامد وكان مقطع المريض ها حتى يعمل حاجة اثناء نبرايشن نبرايشن يعني افضع البروتكتيشن ترنيه لحاجة ما تتسبوه سيه البرشتش يبقى المنتكت معك تجي يعني تقول مثل ولو العيان عنده مشكلة للبروتكتيشن ولو العيان عنده طب ماشي خلاص نقولك لديه تعمل هايبر بارك اوبشن هايبر بارك يعني خفيف بارك يعني ايه ضغط بار يعني ضغط كده طب بجموعه هايبر بارك بقى ليه طب تخلي عليه ان انت هتكس اوبشن اندر توث 3 على كونستنت بريشر اعمل موديتوميتر ثلاثه كل يوم منه الساعه 9 بتيجي مره طب انترابيت يعني كل يوم مثلا اعمله على ال الال اوبشن دوت الاندر بريشر ده 5 دقايق مثلا وبعد ساعه كمان دقايق كمان 10 دقايق دي لاجمالي اليوم ساعه بتاعت ايه بمده يومين 3 تكرارات عشان نعمل اوكسجيناشن انديشنز وقابل الاسبورجيتس تلتصق وتتصور في وجوده كانوا زمان عاملين شرجه والشرجه دي البوندنج انتي بودل الفا توكسن انتي الفا توكسن اندوس انتي الزينيل الشركه اللي اثرت وغايتها فقطه لان له ان الايفكت بتاع هذا الجوري داوكل تستكمل ايه لا دول الفكره اولا انا عندي وايد فارييتي ربنا نفتح التوكسين فالدار هتضرب ال1000 حصه من المنتجين شغالين صح حاجه ثانيه هتديني ازاي الايديمولر وايد انجكشن طب ما في سين يعني هيحصل سينكرننت طب لو كده طب ده ايه فكان فيه مشكله في الابلكيشن بتاع استخدام هذا الانتوكسين وفعل دلوقتي حتى الضغط للشركة في انتاجه وبطالة تلديه وكعبه يعني بس مجرد جاوزه غير موجود طب وليه Prevention؟ يعني المجده كان لعيبه وقت اجاوز Prevention The most important active measure The Prevention for gas and greed ان اكتبريفينشن فونتاميشن يعني اول مواحد يتجرع كان الضغط بتاع الكال كويس والمطير ده بتعدي 20000 فلوس بالنزاع عامل ياخد المني كتير لازم ما تكملش العيان فتره طويله وتسيبه بره في السمول الجراج والسبور يبقى فلوس في الكال من الحقي دي هات الحاجه لكن اول بيتي هو الجد الجديد ثاني الجديد بفلوس نفس وجعاه الراجل اللي كانت المفروض بؤه من غير ما تبص على غريبه بعد السوق اللي داخل الحصه الثانيه هيقدر يصفي هيقول لي درجه الفراغ من فوق فوقنج على الاصل هيقول لي درجه اه شاهدني اول ثاني الدائره اوم بر لوج ديشن ديت من 8 ل 24 ساعه و النتيجه الضغط اللي اسمه 100 كيلو والضغط 100 باسكال عرفت مين القيمه لانه الضغط كده بتاعي حسبنا الفاضل قلنا الدائره البايك وقوي كويس بتاع السيستم ايه اللي بيعمل كده ديفرنس ها وصلنا راينا طب انا قلت له يبقى الصفه دي بنحط الانجمنت دي لوج الانجمنت دي 8 24 داع نتيجه للدوكسين في دوز الجديد لا فايف فانا الدوز بتاعه بيتم انتاجه في البري فورم جوه السيستم يعني عشان كده العيان لازم يبلع بار ها دوز بار لو او ده حتى باي وهي في السيستم بتطلع الكيلو دوكسين طبعا عشان انت بتندج على العمله هتاخد لونج اندريش في التربه كمتداول في توكسن وللتاكد في دوبر لذا لونج اندريش في التربه شورت اندريش عشان التربه توكسن كمريري فور لكن ده ليس توكسن بيتكون التوكسن ياخد على المتكون فتره من 8 ل 24 ساعه يعمل دور سي اي تي مانشن من رياكشن التراب لكنه ميدان ايضا ست ليميت يقفل لوحده فتابع ده الله يلا كوريكشن للووتر والاسترايت دي لحظه لحظه خليك معايا قبل ما تيجي تستعجل كده وتتسرع ورا حاجه علاقات عندك سؤال ان في السوق انت هتتحدث عن فيبر في بوك سهل ممكن قوي لو هنا معاك ممكن قوي يجي لك سؤال يقول لك ايه اول ذا فولو تايب فول بويزنج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 هبات طلعت هنا في البرين 91 ورايح على ان الشخص بيبلع بارش ده شيء غلط غلط نمرر فيش غلط وعينه رايح في اخر برنامج على كلمه اي سي او توك ممكن يقع خطا او صح طيب قول لي ليه عام ايضا بيطلع لوكس ماشي طب هو صار منين طب منين لا ترى عاصمه هي حاجه تصح منين لا هو بيقول لي قول لي انت مهمه انك انت بارش بايب اليوريم فإنكو سيئونا بنعداد من الدكتير و ينشيروا بولاية و ليسا نتيجة توقسن بردارسة سيطال منهيب لأهيون بولاية <تصفيق> و نتيجة توقسن بردارسة إذا هيجي الاتيارة في هذا السؤال سيطال هجيب لك سؤال دي بصوا عشان التحان بقت داوة هجيب لك مثل 6-7 سئلة في بوليا 2 و سؤال 3 في بوليا 6 قد يقول بعض الأسئلة تجميع لأنه حيض أغفل شابتر بكلام فممكن لاجتنا الشابتر سؤال يبقى تجميع عشان الشابتر ليس تغطاش يقول لي انطلق تجميعات أول دا فوروين فوس بورجين أردوز با يدير و نقص الاختب تاب نعم نعم دا يدير و نقص بقتل لتزيلة الانتماكي تايف نعم نعم ناو يدير و نقص بقتل لتزيلة من ديارية لبورج نعم يجوز كويس ترجع للفرنش نعم يجوز بوتيريه تنورها حلو بقى نعم توكسي نعم ناو توكسي <متغرق> نعم ناو توكسي وده وليت انتير البوتيريه اللي هنروحها دلوقتي انيور توكسي وليت انتير توكسي ثاني السؤال اذا حاجات اللي مرقت عليك اقدر اضرب لك السؤال كده حاجات فهمت فضول انت بقى اللي عايز بقى واكد على الكوت بولين في بعدين غلط في دراسه العشره كامله اللي عليه اللي هو في بوليهيدريك تجميع صفحه 70 يراجع فيها الاسباب وانواع والفروق بين انواع الكوت بولين صف صفحه 78 بوليمر اوكي يا استاذ هي ده اللي فضل فيه كمان اشتباك في الحاره المكان فاضي عادي الشباب اللي على الرواد يتفضلوا حاضر يا هندسه اعزائي المتابعين المره دي في ثلاثه تحيات اتفضلوا قال لي كل شيء عندي ثاني ما رجعته لي في ديبوستيف ونرجو فيترز الالتهاب المكثف لمرض فيترز السكرييه فيترز اي ده هو فيترز في نفس الوقت ديز بوز موجوده في الصايد طب ولا ديز بوز موجوده في ان الورجانيزم ايش توربت من انبتسن او انمال قلت يا بطول الشوال اللي جاية عجل رغم ان الورجانيزم بل المكتبة عشان نعرف انك فاهم بعد ما تقرأ البصيرين رغم الورجانيزم ايه ممكن اذا صادر هو قوله من انبتسن اخصار انمال ليه نشي عجلوب كدنا <تصفيق> الورجانيزم بصيني عجل انبتسن او بتعبار الانمال يبقى ليه انمال ديه هاي <تصوح> لان اله تكذا بس نفس التارجت لان التوكن بتاع تكذا مش يقدرش يعمل تكذا عن طريق جي اي تي بي بيحطوا الى الكنكت ده ولا التوكن بتاع تكذا هو كده اشرب اشرب ولا لا التوكن بتاع تكذا ما يعملش تي سي عن طريق جي اي تي بي بيحطوا هنا انتجريشن في جي اي بي ده الغلطه اللي موجوده مش بتشتغل في جي اي تي عادي خالص كانه فلورا عند بعض الاله بس ده الهيك هذا خطا ال تراقب الدوره عن البيانات دي وتراقب على حد من مكان مكانه في المجتمع المجتمع من 0 ل 25% اذا طلعت بقى من 25% اللي عندهم الكويز ده ليه في وقت ما مرت عليه وقعد كذا راس يعني في الدوره في الداتا اللي عندك طب دي ما عملتش كده بس في هذا التوقيت لانها هتطلع توكسين هذا التوكسين ما بيعملش لما الاثنين بتاعته عطري سي ار دي بي لانه بيحصل له انكتيفيشن للجي اي دي على التوكس بتاع مين؟ الهجوليت اللي جاي ده التوكس البوتريت اللي هو جاريثي الله يرضى عليه بين اكل يحصل له اكلزيشن في الشاي على الكثره فضلتني حياتي الكل عايز يقعد يفضل لحياته يعني التوكس دي انا اللي فاضيه انا عايش بس يبقى التوكس بتاع البيلز بيستنت من اكل يحصل له اكلزيشن في السستل العكس التوكس بتاع جيترا بيستنت اكل يعطوا ليك في في عشان كده عشان كده حنفضل ودي لسنا بعدش بقى تعالوا كده على بنفضل كده يعني مثلا كل ما اقول لك حاجه هنا هقول لك عكها وليز عشان هنجنب سؤال القضيه اللي عباره عن ايه ال 32 دكتور اللي هو ال 30 سنين وال دكتور نيجي ندرس استماتك و بعد اول ما هالفريشرينا بتيفني فلارش ريكتانجلر جرام بوزل بسلاي عنده سبورت ديرنال وسبريكال وبالجم ومتعطيك احفظ انك بواسط على درامي بتيك قديرا هذا الواجبات مو طايل قاعدة الموديل من شاكتر دفع من شاكتر واحد دفع كل من واحد دفع نمو طايل من عادة دلات لأنه يركع فيه الكلام الكفائي والكلام بص قاعدة في السلايد قاعده الموديليتي بتاعتهم من شابتر 1 ل 9 قول المنهج ده نار ومطير في 3 الاسليريا والكين في الكونكشن دي التيتني والموسيلايد بس احفظوا يبقى ما عدا ذلك كله نار ومطير لكن قاعده الموديليتي بتشد ل 10 بس شابتر 10 11 و12 يوم برضه قواعد مهمه شابتر 10 اللي بقول لكم المحاضره لما نبص على الاسم ده لو ده حرف O يبقى مطابق مفيش حرف في كابيتل مفيش حرف O يبقى رمط مطابق الكلام, مجدر مجدر. الكلام اي بولا. اي بولا ده خاص بكسر 10 باقي يعني المثال اتراجع معايا في المحاضره اي جولاي جولاي فيها م يبقى اي جولاي مطابق وفيها كابيتل كابيتل ال تي اللي فيها كاب بس ده كابيتل مفيش O يبقى رمط مطابق دي عباره كده كسر على كله ضالو هنا تبقى مطابق سيجن لا يبقى رمط مطابق وهكذا يرسم يا جماعه المقارنه رفعها كتر 10 دفع اسم اليونيتس لكن عندي حاجه هو لما نقول مثلا ثلاثه زياده في البرينت المقارنه مثلا جبتها دي المقارنه كلام بوست بلاس بس الواي عندها فور بعدها في الكلب اوردي ها مش بتجربش تقول دباج جا تراضي تجا كيلة عصايل الطبق حي تلش تريك تهانيرودي اهو العيلة كلها حفظ راش يقول لك كين اهو العيلة كلها انيرودي يبقى لازم ادراعها في جو انيرودي طيب بس دي ده ها يعني متوضع شوية عن الابديه طيب الجنجة الانيين يشالي بلدتها دي متوضعه ممكن تدعوه على سلم ميديا ممكن تدعوه على كوبهيش ميديا ميدي. طب الريجورو سيب بس دايوب ما جيب تعرفوا على البوتان hey ده وتعمل ايضا دي تي مولز عيله ايه مستريدج دي تاني في البرودوس في تي مولز على سطح البوتان ده البولونشين عندها ممارسه اسمه ايه الملوي. اسمه دي تاني ولايت طب الدال لايت ده غيرنا نفكر ولا لا بنروق ان الستاف اورياك من اول نتعجب لك من اول سطر او الستاف اورياك قلنا الهيمو لايت فيرا بتاعك بنتمرن قلنا ان السترد لايت اللي هو الهيمو لايت الفيرا بتاعك صح من شويه قلنا الليموفايت المعقد في الجانجرين قلنا الليموفايت غير النكفتي في كتابه الافتراض ان اللي عنده ليموفايت لا يعتبر فيرنا نكفتي هذه الجمله موجوده في احدى الباراجرافات اللي جايه في فيرنا نكفتي بيقول لك انت فانوايتين رغم ان التركيه طلعت كانوايتين اللي هو ليموفايت اللي انه لا يعتبر فيرنا نكفتي ده بيلعبش دور في الفطر الجنسي الوكاليت ما بيعملش بكترينيا ولا تستسينيا ولا تحتاني فرصة الاربسين نعم الوكاليت ما عنده دي كانو ليسن اللي هو الهيمو ليسن لكنه لن يستغله في البطل ورش في البطلينيسل يبقى لن يعاشو بيرلنس باكه ومال مين هو البرلنس باكه دي كانو سبا ازمين ده مين ده ده نيورو دوكسن يعني ايه بقى نيورو دوكسن يعني دوكسن حيتثلث له كانت في, في مكان جهد حيبقى افضل بالجده يفضل ماشي ا ده هو اليكترو جرين يعني كانه راجع لضهره عشان تخيل انت واحد اتجرح في رجله والجرحه كنت بليل في السبورت والسبورت لقى الجو ان هو بيتجرح فطلع طخس لو متر يبقى بيشتيت من طالعه طخس والورب بيطخس النت في النيرف البريفال ومطلق النيرف كانه طالع عكس اتجاه الانفكس اللي يسموها اليكترو ايه اكسل ترانسپورت الى عيانات التارجت بتاعته في التارين السين او في اديين الرن سيرك وهيعمل حاجه تؤول بالنسب بقى هنقولها دلوقتي في البطرين يبقى ده كده استكلو تمام معايا ده كده من جديد يعني تصب ارفع هيجي يقول لك في البطرين كده البطرين نبدا التفسير من الاول الفورم اللي قاعده في الصوي اللي وصلت لها انها تعمل كده يبقى لازم يحصل وون والون ده قلنا منين في الفورم فروم الصوي لما اجي في الامتحان واقول لك نيشن ذا بوستيف والجليس هي المودو ترانسكريبتشن اوف تندرس اسم النورينات كوليسترول هي الفتني والمودو ترانسكريبتشن كونتيمنيشن اوف ذا ون باي بول بروتوسيل ان شط في النون هل المود لازم يكون ايه هنا الاجابه لا طب ليه لا ده مش برضه كان لازم يبقى انيروبيك ما انا قلتها لك بقى الديشن قاعديه الابريشن تحسب او تحكه ممكن سبورت الانيروبيك انفايرمنت مش معنى ان الواحد جرب يزرق الاستحكه معناها ان حصل بيو انجري يعني حصل كوت بريكر رايت فكاتر بريكر رايت حسب سبورت الانيروبيك جرو ريسبونس لما التيار الجوي الانيروبيك تعمل ايه لا مانيش طب مش بتشتري فورب ريبليكييت لوكال في المكان اللي فيه الاوبجكت الانيروبيك انفايرمنت وي بروديوس توكسين الى السولوكلي يعني الكرجيزم مش بيخش في مجرى السرير نيفر ما بيعملش بكتريميا يا ولد السيميا نيفر يعني لما تجري البلس للدايجنوسيس ينفع اخد دم بنو no. انت اعمل دم كلشر نو يبقى قاله لما تبدا دي لو واحد من البكتيريا اللي ما اتشخصتش من دم كلشر عدى علينا البكتيريا برافو عليك شابتر 10 عشان احنا مش هنقوله ومشي جلّا وان شاء الله تشبّى حبارشة لازم نعاول المراجعات بعد كده في الخلرة الخلرة في الخلرة في الخلرة لذلك انا بعمل لك سؤال جيه ايه مرة قال لك في 1 سنة قلّك ودقلوا ايه ارجانات الورجيزيزة كان بيدا يقوم بيبراد كالشر في اثنين واحدة من اللي بحاولهم ينفع بيبراد كالشر في اثنين ايه مالا احتيارات؟ كان بيدي كتير ما ينفعش براد كالشر لان الورجانات من بيبراد كالشر في اتنين. طب واللي اكيد اللي بيقعد لوكال لوكال في الكول طب والديتا اللي بيقعد لوكال في الون طب والكولر اللي جاي بيقعد لوكال لوكال في الهاندل طب مصطلح ايه ده الالتكيف اه ده ينفع ما تكافش اللي هو هيروح للباد ستريم اه دي حاجه بقى التكيله اللي تعدي وتخش الباد ستريم ينفع تشخصها في فلاتر كالت لكن اللي تقعد لوكال وما تعديش للباد ستريم ما ينفعش تشخصها في فلاتر كالت دي يعني بقول اهو لان كان النوعيه دي تبقى اسئله تجميعا وممكن حتى تعملنا مكايم ولا لا انبدا يكون لكريت واحد بقول له قارن بين الجادين والستات مثلا يقول لي ايه يقول لي جرح الجاد كان فيه لجي بوينت ايه او الصح بيقول لك ده هتضغط لجي يكون لكريشن بس او ده اذا انت فكر غلط انت فكرت غلط يعني ايه؟ بص بقى لك الجمله بتاعنا دهي غلط برضه يعني يقول لي دي بول ومحتاجش فيه ده كده او قال لي مين قال كده ده اللي خلى كده ده بيحصل في الاكتريشن ما بالك لو دي ده انا عايز اقول لك ان نزال عن الجدل ده ليه انه مش تحتاج دي لكن لو دي اتخلو بره عشان كده هتلاقي الجمله هترجع لك الجمله الثانيه يعني اكيد احنا في بعض التفكير الاكتريشن دي يعني مجرد سحج وبس ما ينفعش دي وهنا لك نزال موجه بقى الستابونج اللي هي الجرح الطاعي الواحد اللي هو حينها جيفة طبعاً دا حينها عنده فرصة أكبر من الانترونيون في الزورج نفسها دي لها دي تيشلس وهنا الأفضل طبعاً طيب الجرح السورفشن الجرح اليد بالمهاتف ايه في فرصة غالية أكبر الزورج لما انتقى يدوها الروبك في جير مينيه والفيدي تيشل مينيه والفيدي تيشل مينيه كان يطلع التوكسن بتاع بوليه نيولوتوكسن لو مدير التوصيلك مين اللي هو الثامن 32 يمسك في الفيرب نيرف ويتسلق النيرف الى ان يوصل لقين بقى على الدارج بتاعه مين هو الدارج بتاع التوصيل البرين ستيم او الانتيرور بورن ستيم اوف ذا فاينل كورد او شارع المستوى النور طب هو هناك بيدور على ايه بيدور على الانهيلتري مودر نيرف ان يعني فاهم انك بتتكلم ايه جنجسايت او فاينكس إذا كان نيرف جانسائي وإذا نيرف السيب تبدأ إنه هو بالأكيد بعض الفايفرز الموتور نيرف فضل بعضها السينيراتري والبعض اليني هيتر اليني بيتري موتور نيرف إني اليني عندها إفراس إيه إفراس الجابا الجابا الجابا أمينو من تلك أسل والكلايسين هذا التوقس اللي تروح عند اليني بيتري موتور نيرف إني إني على الريف ما افصلش انه بيتري ترانس متر من عجبابه او 30 رميز طب من دول اللي كانوا بينهوا الاخشة في اتطايف كولين لما انت ما نعمل دول لما اتطايف كولين حيب اصابسين في القاعدة باللغة العربية تقولك نبلي نبلي ازاك يعني انك تنهبت انهبتوا لانت عملت اصابسين بجيب فكت ايفيك يعني بسرعه في الانفرنس تبدا الشخص كانت تكته حيرجع بقى ويروح من البريفر ومن الهيماتوجناس الى البريفر ومن التيمس ويلاقي تكته العماله بتشغل وما لاش حد يقف عند حد يبقى لا بد ان يكون الشخص ده عنده صفه مهمه جدا نركز عليها بالخط الاسود الثقيل عنده ان يكون ان نيونايت طيب النوع الثاني من كده اسمه نيونيتا الزيتانس او اسموه ثيتانس نيونيتورا النيونيتا الزيتانس الام اللي ولت وقضع الحبل السري بتاع ديه بقى الحبل السري انت راح ربطينه عند محض الورد يعني لو كانوا كده الجميع في يكون الفلاسين تهو نرقض هنا ولقضعه الحسة الزايدة دي من الحبل السري اسمها أمبلايكا للصنب طب مثلا لما ربطت هنا كانت اصبحت الأمبلايكا للصنب دي وانت قضعت خلاص ما بقاش ما فيش بلد جاي لبن هنا ولا بن هنا الحفة المنزمة دي رسلها اللي عم بلايكا للطلب أطبحت قاني روبين فالفكرة تي قالها النهاردة من الدار وكانت دار بنهارة على كده فيه نفس الشوالع وحد الثماني برد الطب اللي قالت دار بنهارة الشوالع فقال بسحاجة بل هارم برد بجونت تحطورها نعينة جمعا على رح يا عم عم بلد رح يا عم عم بلد طلع ن -ن طلع يطلع يفتح عليك عرفت عايز ايه ولا ايه ليه على الساعه 11:00 نور قناه لا انا عندي انا طعن نور بقى انا قلت لصاحبهم ده وانت عم تذاكر مش طلع الورق كده راح نور انت فين يا باشا احنا مش قلنا بقى ده ممكن طبعا كده طبعا عايزين ان احنا نقول ايوه لما ربطنا العضله بالشد جامد احنا بنربطها جامد على الحته دي احتضان الجولس والتضيق والوقع فانكد اصبح انيروبيك طب وليه الاسد لان طبعا لو كانت الولاده ما فيش فيها رقاية طلبية وتحتها الزريف او في الزيوت او في الزيقات وكده ممكن الزبورز ده وصل الاسفة في العظمالية في الاسفة ده والجوجرات ناكد باية جوه ان يومي جوه الليوم يشير من ايه والتوكسن يبقى بزر ان يبقش عن الزيلي ويعملو فيتا ميونيتا كده نقع في نسبة واجاتي في ميونيتا كده باسكافة سمعين سمعين ميونيتا يعني الكل ميز طب يحصلو كف صديق يشكلها اللي عشرة بالجديد نسبه توفيات من اقل كده على فكره لو حصل نسبه توفياته 40% ده لو قلت انك انت شغالت بدري وبدات العلاج المناسب عندك 40% وفيات لا يمكن تفاديهم اذا كده ده حمره خطيره في الانتاج وعشان في حمات بتحدني عليها سؤال دلوقتي ايه بقى لحظه هنا اللي كانت اللي كان مش في المنايت امين اكيد البيبي ده له سيمنرايت بس السبب مش فيه ده اللي انت موضوعه اجيب امه وهي ده الار اميونايت طيب دي كده سيتمو ده فني افطر رولر في هيدو النيرف يبقى مرتبه النيرف اللي هيتصلب تحت الوصول السي نيرف قصيره جدا حتى لو شق قوي في مجرى دي يبقى التوكس ما تحدش يعرف يوقفه عند حد حته نيرف بريفير صغير والتوكس اللي انا كنت واصل للبرج السكه في تصادمات الواد رولر والواد بين او الايد تحليل ولعندها فيد باك بروسس فتلحقش بريضك حتى لو كان قوي في مجرى افضل حالات الدوكسن الكريميشان اللي بيسمونه دي أه. أه. اكتب اكتب اكتب اولوك الايسا <تصفيق> ده بقى شخص كان بدأ يعمل طبعين الدوكسن بس ما يكملوش طبعين الدوكسويت اللي... اللي... بس ما يكملوش يبقى تموتين قلت ومثلين ومثلين ومثلين الاربع كلمات اللي بقيته دي اكتبين مهمين جدا يعني لما يكون الشخص قويش من الناس بوجيب تكلم تبتكن ايه بحاجة يقول الشورت انه بقى تجيني نساء تباني بس طب لما يكون الشخص لازم يكون خد وقت ويوصف كل حته ان هو عارفها ويعمل استات ده او ناتل ديستيل بالعملي بتاع على الوسط يبقى دي إن كان انتيمايزي مدات سن اللي او جلرايد سترس لما يكون الطفل انتيمايزد تيجي انت امجاز انتيمايزي مدني ريد سترس لان قرايد سترس بيحصل في شخص ان الينيت يعني عنده شويه مناعه بس مش نهائيه فلما الجرح الطفل الطفل دايما قوي حاجتين اضطراب الونج ذا نيرف ولوكيماتولوجي صح طب قلوب إذا نقض ما جابش في إنه ينتي فإيه اللي ينتي يوصل طب و لما راحي ما دوشن الان التوكسن تتضبط للتوكسن يبقى إذا التوكسن أصبح مش قابل اجراض رفع على الطريق النير الملابس الزنون صح؟ يبقى العمل إيه باش بالدراية باش محدودة طب و بعدين الشرع توصل بالسفلس للعضرة اللي أفكت يبقى العملية ها السنج يعني السفلس للسرع هو اللي ايه نبق إن العضرة دي ايه بيحصل فيها السفلس في الثامن عكس الأولى بلوكا بايد او أبسين دين كده الامميونت يا جيل الثيتران بتكون بالقال دوكسل احقا انما ادي لك دوكسويل عشان تتكون بالقال دوكسل طب احنا دايما بتقول الامميونت بالقال دوكسل بكتير ميقوله فانسينيشن هل حد زاله في الكوميونيتي افير السيرفرز جاي اه بس يوجوالي ممكن يبقى لا ليه عدم ليه المنكشن انتكشن بالنسبه لا يمنع الريكرنت او الفيرذر اتاك طب كميه الطياره عمل حاجتين او عمل حاجه وما عملتش حاجه ايه اللي عملها عمل اعراض وايه اللي ما عملوش ما عملتش ديليشن انيس طب ليه لانه كان الموضوع في كمية اخرى لانها تعمل تريجرينج او تشالنجينج لان النيون سيستنج لكن على الأقل لا يتغير اه وتغير ايه اللي بتعمل اعراضي لانه بوزر شوفت الاجابة باتهم في كلمة بوزر انه انها فوق انها تتبقى فوق تحاول التوب تبلي ثمون اماموز بيه روديوزاني ديه هادي ثمون اماموز ممكن تكون اخرى لانها تبسين لان النيون سيستنج طب خاطر زيوت اللي بيعملوها كان حد دي السؤال خاطر ثاني اه فاكر كويس يعني يمكن تقصد ان احنا قاعدين ضاغطين جامد يعني لا ما انتش ذا في في ديو سوبشن مش عايز فتحه تبص منها يعني انت مش فاتح الفتحه بتاع الابلايت الكل هو بيخش في دي كيوت برضه الاستشاره بشكل متواطئ اهو رغم البطاقه اللي احنا راسطها طبعا المنطقه الحبيبه بقى كان على الحالات المولده في كده ده كثير جدا نظر الولاده الفريق من تعقيد طبي طبعا الولاده اللي بتحصل في البيت معايا البيت مرتبط دايما بالدريبه والدريبه يعديها المنفرت الانيمال يعني كاينه سته دايما على الماده ماي سبورس الدوله عادي طبعا انتوا عارفين طبعا لما تبعت الديه بقى هتيجي معاها ايه عشان ترجع وتروح ما حدش اتعباره معاك كي نتعبوز مستعمة في اثنين شد وصدقات اثنين اثنين وصدقات كل دي كان لباب ان ينزل فيها طبعا عن الوقت بطلنا بطلنا نشد اثنين وصدقات بطلنا نزل على اخوة الناس ده اللي دلنا عليها صعبنا في الهيات على فكرة الحكومة يعلم زي ما تقول اللي عليها تقول اللي ديها الحكومة استقمت في انها استقمت حلقة كدرة وصف بيه على التشجيل يا ثماني تحمل فجيه على البدر من خلجاتك بول بولي حسنين هتو بروحه عمو بقى وصلنا لديكوزيس وزولي بجانتو بكتورة هرشة بلد بلد بلد بلد خدنا سامبل بولي كبه بتاعي ايوه بدرس الماتيا ناخد اللون دي جديد من شويه الجرحه كده يخرج سيل او قط ناخد اللون السيل ها كمل والله لك كمل لا لا ها كمل اسمك ها ده فرس سيم و ده الجراح اشوف ايه جراند بوست فينتراي والترام التيكر واحد الاول اشمعنى اشمعنى انا كنت سبورت اولا الطب كده دي هي فنه والبرضه ومش هتستني هتبدا اعمل سين تحسبان نظام السكر واحد كان يقول يا رب طب طب راح من الجرح اللي كان هو بتاع الكرست كان لسه مش بين الجرح عشان هو سوبرفيشال برينت بوست الهواء اسلق شويه مدى الاسفورين انت هتشوف المنظر ده في الكافيتريا الاسفورين بس هو يعني يعني طول بقى كملني ان هي متكسر هنا دي قانون بتاع الكلام ده بقى ازاي خش راح اقول لك القانون عندما تزرع وكانت مع الروك ازرع على طبقين واحد انيروبيكاني والثاني انيروبيك صح عشان يطلع الانيروبيك البكتيريا ده البلكس انو عامله ايدينتيكيشن ها على بوز على طبق بتاجار ها كنترول شيكالي وباليوكين كانوا يدوروا مش احنا راكش تفاصيل باليوكين كانوا با احنا مش عادلنا نعمل من النافذين ها هاو شكريم واحد يقول ان تنتج تقولي اتباكة ما انا وزاكت الاول عدن احنا مناسي الامراض اللي كانت خطيرة للتشغيل الثاني نكون كنينة كالسفة وندي العلاجة على اساس كنينة كالسفة جنوز من غير دي ليه؟ ليه عادل تسوى الجسم انتحاك ليه مفروض نعادل التسرى بسريعاً؟ هنا وينجول في ريفرت في ريفرت بيقول ان انا عايز ابص الاجابه المطلوبه هي تتكرر كده معطوط بيقول عشان دي خطيره انا ممكن باجي ان افكر على بعدي واحد عشان اللي محتاج في اوفيشال دي ان اجابات اللي مش قويه دي ما بنهتمش اقول له كده دوليوتر لايت ده توثب فور فيكسد توثيشنز عايز اكمل تقول له ان وان توثب فيكسد توثيشنز از اكشنز ان ريفرسابل حسيتني كده ان الدوكسين ده حاجه خطيره وسريعه لو اديتك في التشيت دي يا باشا يبقى انت عايز تلحق الترانزيشن قبل ما يخش في النيورال ديشن تمام او تو ثري واحد فرد يقولك الحمد لله اكثر اربعه نقط افتكرت ثلاثه اول واحده ثلاثه عشان في الدوره عندي دوكسين كده بقى خد بالك يعني الدوكسين اللي حضرينه في اليوم هنعلق مش نعمل كده بس هالدوكسين عملته ثاني يوم في الوقت اللي كان الكيتيريا الدوكس المهتمتش وبتدي المرض كتير الكيتيريا مرض منقارض لكن عندنا حوالينا في كل مكان على فكره كلنا عندنا عدوى وحاولكم انتم بتدوا الوقت كمان انتم الفاكسين بتاعكم انتهى بتاع انت وانت مش واخد باكس ما احكي لك حد منالينج يعني دوكس هيومن ديسرز اليوروبلوج اتش بي اي جي بندي 500 يونت فرعة واحدة للطريقة الاجيما يقولك لأ انا عايزين فرعة اصبر طبال فرعة اصبر ليس وقولك هو الزعب يعني ايه جيه خمس ثلاث ثلاث ثلاث ست ثلاث يونت على دفايل الدولتس شوية في جيد و شوية في جيد و شوية في جيد و شوية في جيد و شوية حواليين مقون عشان تلحق الانتراليج الدوكس الامل ما يسترينس في كل مكان قاني الاندوكس اه بنيجي انتلاليج نتريه ده طول عشان اقلل اوقف الاورجانزم واموته واقلل الضغط الجرثي طيب انا عايز برضه اشيل التشو الانهروبيك هشيله ازاي واقطعه من العيان لو بس قلت له مخه ولا وقعت نور جنب ولا سمع وقع قدامك هيجيله بس عارفين ان تحس ان الله يكثر العيان اللي انت هتجي له كتير ولا اختبار او سيديشن يعني وضب النور وما تساليش ليه زوار وبلا ولا هس حواليه لان اي استملك عنده هلاقي انه هيبدا يتحرك حركه بولاندري هنبص بقى هو حصل ازاي يعني كانها بيدخله كانها كونفرجن يعني فيا في استمرار تعمل له سيبيشن ها وكريكلي تشيل النيتروجين تيشر ميه واح يعمل له سبورت ريسبيرتوري انت فايك هتفضل استمر ال... فيا تحطه على فينتيتور ال... وتغسل المحاليل طب ليه بتغسيه انت ال... رابينو عند الاستاذنا بنمشر ريتس فاذا حتزيد الانترابينس هنا وحتى الضغط الاسبراري فتيليشن هتحطوا على الانديماتور مع الاحتفاظ بالهمها ادي هاز تو بريزنت ميثود شايف المقدمه دي واحد واحد يقعد التنسيم وتاكسينو اذا ايه مبدا السؤال ده واحد يقول لك انا اكتب من غير ما اجيب السؤال طب تعالى ادينا السؤال هناخد برضه اسمه البروتينول بينتقل من الانيمه من البلازمين عن طريق الميه مش لازم اطعم البلازمين بس العكس الى يومنا هذا مفيش طاعين بروسين للبلازمين ليه بنقدر كنترولينج ديز الانيمه اقدر اعمل ديستراجيشن او بولينج من الميه يبقى انا اطعمت قصد هنا الجلايك طريق وصوله هي صح يعني استاذ ان هنا في البروفيلا قطع البلازمين لكن لو تروح للتبدل تلاقي ما لهاش حل غير انك قطع البلازمين ده الحل الوحيد يبقى السؤال عندي فين السبورد اور وايلد بريسينس السبورد موجوده في كل مكان في الطبيعه الوكالات اللي عايشه في الدنتن القوره في الشارع والانيمالز الغرز والانيمالز ماشيين في الشارع عاملين بيسدوا للوقت الشوارع وعلى طول الاوكانيزم يقول سفورس بلت فورس موجودة في الشارع انت بتتلش دين في رجلتك كتابك تدهول لتفورس من كتابتك بتخش فيها شاقتك لتفورس وصلت في حاجة ده اللي انت مش عاد انا مكسوبة بغانك بتتلت فورس فورس لان انا اقول لك انضم حتى يستيجل من قريب ايه دا انت عندها في سفورس انت لو ايه انت تعورت في شاقتك ممكن كده تبرد بيه دا ورد الفرق الصوت وعلى جالك صح تعال اقول لك ايه هات لي بس جميل يا شباب يبقى دي اجابه الواي تريند اوف سبورس في الطبيعه الواي تريند اوف سبورس في नेचर ده اللي كان المشكله مشكله عامه يبقى ده بيعتمد على الفوز يبقى الحل ان انا اضبط انت اقصد اضبط في ايه بقى أليم الورغانيس وصلاء على الهدوان ميديا يوم يطلع توبسويد ليه تسمع نفسي احط تقول فالزهاي ويشير توبسويد ويحاول على الهدوان تبسويد ويبقى التوبسويد التوبسن يتحاول إلى توبسويد لما انتوع في التوبسويد تبقلوا بيجنستيريا ويبقلوا بشكل ديجيل في يوضى ويريني عن سنة 2 أربعة سنة ثم بصة دولة 18 شرح بتاع دود على فيول اي 3 على فكره ده اخر عهدكم بالكسور انتوا كده دلوقتي العادي الثاني كلكم اخر مره تعبت خدت كسور وانت عندك من 4 الى 6 سنوات كان المفروض كل 10 سنين يبقى لو واحد خد كسور دلوقتي كل 10 سنين ياخد بوستر دوم او بيما بكسور اولد لان ال اي دي كابيتال دي سمول دي اللي قدام ان دي المره دي لكل 10 سنين عشان إنتهى النمور يتبقى بص النامور يتبقى قوية جدا عندك نمور قوية تمتش 5 سنين ثم النامور يضع ليه مقفل 5 سنين للعجين طب سؤال لما النامور اتضع عقفل 5 سنين تانيين ليه ما باقولش انفاكسين البلصة اللي انت بقل عجين دي كل 5 سنين بناش عشق عشان. عشان تبقى النامور يتقوية كل الواسط قصد انا لما بحث اينا كيف يعني فتقني نخليها كل 10 سنين بدل خمسه يبقى انا بقلل بكده الهايبر ريسبونس يجي فيه يبقى بتعالج كل كام سنين ليه ما بديش فريكوين بوستر دوز كل خمسه بدل كل 10 عشان احتمال حد هايبر سينسيتيف ريكشن من ايه من الفريكويد نفاكسينيشن طيب بص بقى يبقى انا عندي بقى قاعده لازم اخذ بالي منها يبقى اخذ اخر جرعه دلوقتي اهو يبقى انا قدامي 10 سنين على الجرعه الجايه صح منو خافته الميموري قويه يبقى لو النهارده كان سامع منها حتى في المحاضره مع شهده صح يعني انا النهارده عرفت اسم شهده لو شفتها ثاني كده ازاي في شهده السنه اللي بعديها اتذكر شهده طول ما انا بشوفها تخيلها ثلاث سنين الميموري بتاعه قويه لكن لو انا شفت شهده النهارده وعرفت اسمها وعدى ثلاث سنين ما اشوفهاش فالميموري طلبها ما اتعرضتش ما احنا مش حاجه ده طريقه في الفتره دي الميموري بتبدا تصعب صح لو واحد جرح النهارده الطعم النهارده ان هو جرح بعد 6:00 يعني ليه بعد 6:00 دلوقتي شفت جايين اه انا فاكر الشكل بس الاسم راح بقى من الذاكره صح ده فيه ايه موني بس مش قويه حاولها ازاي ما هي هتقولش ايه اه هو فاكر بقى لا جايين ده اول فكره اه شفت ده الى اه انا في هناك المستريها تقول لي اسمها بس, بس، عشان اتذكر صح لكن لو النهاردة انا عرب شهيدا عدت عشر ما شوفهاش بيه بقى بعد احضاته الشهنة بيه بقى بعد احضاته الشهنة طبعا هتقول لي شهين يا شهين اتقول لي مارينزا تقول لي معرفته بيه نحن فكر عشر فين فجم الان هنا انا يبدي الاخد فاجة ديانتك لو اطعمت النهاردة متجرحت بعد اقتر من خلس سين واقل من عشر تاقد جرعه سبصوري لكن لو بعد اقتر من عشر تاقد انجل اكثر اليمينيشن عن الطوز طب لماذا ايضا السوعة التوكسويت الواحد الميليتر اللي رايح تجرح في حرب الواحدة برينات و ده اللي عملت الحكومة لما بقول لكم بفعلة مش تهزة الحكومة و ده بسا حاجات البطرة و طعمت الحوامل في الريد و طعمت الحاجات في شكل عامل بل يسلهم نوع من المناعة في حيث نوم ينقلوا الولادهم بس و يمنعوا ان يريد الدفنس و جعلت حالاته و قلت مصر الحمد لله و نارو البديل ان شاء الله طيب يبقى انتوا عارفين ان انتوا بتنتبهوا للمينتيشن الواحد مش طعم خالص فحيضيع وقت عادي الا 5 سنين وال10 سنين لواحد مش طعم خالص يبقى ياخد انتكسر على طول الواحد اتطعم وعدى على اخر تطعيم ليه اكتر من 10 سنين ما خلاص ما يشنموش مش حتى ان ده بقولك انت فتحت فكرني زي ده ما خد انتكسر على طول او واحد كان بدا تطعمه ومكملش تطعيم انا عليك واحد انا كنت انا عارفه بص واحد يقول لك ايه انا اتعاملت النهارده اه بعد ال 60 الجرح فرح واخد دكسون هنا اهو ده كان عند ال 60 في الاثنين اللي فات يبقى ميعاد الدور على اللي عليها الدور اه قعدت من ال 60 4 2 10 دين ورحت من ال 60 10 دين هناك 10 دين خلاص انت طالما خدت هنا كبتر يعتمد ده, ده البوستر بتاع واحنا بعتبره دين وده لو صح يبقى لا حاجه مكيده ااا هي انا جاي طالب مستر ده انا كنت عايز اقول حاجه بس اه انت انت انت جالك حاجه طبيعيه تاخد من سكون انت فالمفروض الطعم انت عندك الكبير 15 انت بتاعك بتاعك بقول لكم اه بقول لكم عايزين نبقى عارفين ان انت بتعمل ايه بقى يوم ما حد جيك وجرح انتوا شباب وبعضكم فيه بيلعب رياضه فيه بعضكم بيلعب كوره ويقع في حينه وكينه مستردده السمك بلدي عندها سقوط عاليه ها يبقى لو حد جيك ودلوقتي اتجرح يعمل ايه يقعد يتخثر ما ياخدش مضاد صح طب اللي ممكن يتجرح فيه كبر قاعد طعمه وريحياه يعني لازم ياخد تلبد العظم لازم يرجع جاوب مرضاههم <تصفتح> <تصفتح> يعني ثلاث قرعات لكل قرعه وثاني شهريه كانه بيطلع كانه لسه يا مامي بوز تمام ال- قلت لي ايه؟ البكتيريا بتعيش دايره معينه ركزوا يا اولاد انتوا فاكريننا ايه؟ البكتيريا بتعيش دايره معينه ماذا بقى؟ يا تكمل الاتكاله حد عنده اسئله طب نبدا عشان نكمل ادي قلت لي يا بني ا انا معاك في الصويل الصويل بتاع كل حاجه في دول صويل الارض العاديه بتاعتنا التيم بتاع البحيرات والبحار اللاجين بيجيشن فشفت سبحان الله الصويل العاديه بتاعتنا في انيمال تمشي داخل الارض فبنبخش الانستمنت بتاعتنا كاما جربنا نبص الانستمنت الانيمال طبعا محافظه بحيرات سمعت ها اتعطلت السور يبقى الوجريد موجود في الانست بتاع تسجيل الاسماك الدور اللي بيتقط في النيكنج في ستيشن يبقى لو ميت مربوط الانست بتاع الطيور يبقى قدام ان شرط الشروط الطبيعه والانيمل اللي عماله تلقط الها انا الانست بتاع الانيمل الطيور والاسماك ودي نقطه مهمه جدا اللي انا بقولها الدور بتاع الانست بتاع الاسماك انت حينا عشان منيسين كورسلاء و الطائبين بل الزفن فيها الكورسلية بجيلاين حيرة هاجي الكورسلية بجيلاين اللي تضلع توكسن يعتبر المس بوتن توكسن في الدنيا بجولها المس بوتن توكسن في الوجود هو توكسن ايه بتاع الكورسلية بجيلاين ايه ده او بي توكسن ايه و بيه وغيره نعم يلايكا تعال اوضيشي بسيستماتك المنطورة اللي هو بتواجرات فلاش نيكتانجر عنده مصاب ترنل اوبت بلجين سبول يعني اما ايه فلجين سبول بتاع واحد ايه كده يبقى عنده زي الضب اللي يسموها ايه سبول قبيرا عمزة معلقة في الشاي يعني اخره قبل ان اخر بشوية كده حيثة بلجين و اوبت ما تبقى عمزة معلقة في الشاي يبقى و مصاعدة دان الانسيبشن من شفتر واحد لتسحع كل ننو طايل مع عدد ثلاثة البوديلينة والثيثنة والثيثنة والثيثنة الكارتر بتاعته بدل نفسباني بيها في الضيجنوز ان حلال انيروبيت اروا انيروبيت بيجروع على سنة الميديا كومتينية ميديا لكن بياخد وقت عشان يجروع بياخد من خمس من سبع سيانة عشان يجروع فانا حتى ايه في الضيجنوز استعدامتش على سنة اعتامل عايزة انا ادور عليك التوكسن انا اضربت لك عشان استفدك تعالى نقول بقى جنرال فاكتورس يوجد سبع انواع مختلفه من الكونسيديا توكي داينر كل نوع بيطلع توكسين مختلف اترقموا من A ل G A B C D e, e F G سبعه توكسين اهمهم الميكين A و Z و E المرض بيعتمد على اطلاق التوكسين الكميه الزايره يقتل على الكبير من البشر والانيمل هو اي توكسين والترياكو دايلر توكسن نمبر اي حلو الكلام كويس يا ترى ايه اللي هيوصل لي التوكسن انا اتعرض للقصة دي ازاي بنتعرض للقصة دي بشكل من اتنين الكبار زي حالاتنا على وشك التعرض ليها يعني بعد 10 ايام كده وعليكم خير ان شاء الله ايه بقى اولا التوكسن ده بيوصلنا عن طريق المعلمات او الاسماك المملحه تفينه سير كل سنه صغيرين ازاي القطة جيزي حسب فالخاية لسه نفتنا بنعلي المعذب قولي طريق عمل المعذب عيد البلوغيب ايه هنجيب العلبة طب قول في كده ونطيق طبعا كما نجيب اللحمة المظلومة يتكتب هنعطي العلبة بالبلوغيب هنغطي العلبة نبدأ نلحب الغطة بالعلبة بسنطيل فتحة بس كده بين الغطة والعلبة نلحب الضغط جيد وبعدين نروح لحنين الفتحة دي شلتها ايه دي برويك وانت بتتلفت كده من الساعة تيجي عندك هتا كده تيجي عندك هتا كده تيجي ده اللي حان بقى بيه النهائي يعني انت كده اكل وتحبه افشل وبقيته نور ووزل وجهز او الاسبورس تذب على كده يعني لو ان اللحبة اللي انت عرفتها او المعلم مجالش استرائيه كان في الاسبورس والكوليسترية في الاسترائيه في اللي يحصل الورجالات يلاقي أكت. اكل واكل وحطي أه. جوه الانيروني <تصفيق> وقفلت على علبة وكما كانت في السباية مثلا صلي على اليونية 12 وعشرة والسباية اليونية 13 يعني العيسة المعلم ممكن يوهم 30 سوعة تصحة ودعم لدي 1-30 أمس بيشتار 1-30 سبور سبا هو عمالة شرمينين ويبقى بيشتزل مجرس وهو يغذب ويجروب ويمنطبال ويطلع توكسن اللي دي بقى فيك يبقى من التوكسن بإيه كورمس بالتوكسن جاي يا طرق اي انواع المعذبات اني يحتضي لنا الكلام اه من فيش تابولس عادي شمعنا من فيش تابولس ماشي عاصم مبولة فيه موضوع كانت من البرزن انسائي بس انتك لما تجمع الفيش تابولس بتيك اتعذيبها لو ما نضبتها شويس و ما نضبت المعذب كويس بل التبوز موجودة صعب المعذبات اللي فيها الحوم لامي بالمثل المعذبات اللي فيها اسماح تونة مثلا ايه دا طب و السبك المملح في شم النسيين بيه شغال في شركه عشويره من حوالي 18 سنه كده في اوائل 2000 محمد غلط المشكله في مصر بطيئه الراجل عرف ان هو مشهور وعليه طلب فبدا يجيب البراميل اه ويحط تبع في البوري في خالص يتم تعبى تبع في البوري ويحط ملح ويكمل البرميل ويقفل البرميل وما خدش الديس هو كافي فطلب ان يجيب اكتر ايروبيك موجوده للبرميل اه على الكونفكشن شويه اوفين بارنين طب السمك كان كونتمينيتد <تصفيق> بالسبور وهو غيرت دي التست بتاع السمك وده اللي عملناه له في اول بريغرامات بالسبور موجوده جوه الخلايا ده شيء طبيعي يعني انت مش مستني ان انت تبعت دي السبور الاورجانزم عايش في الجسم بتاع السمك فلما بص لها الجو بقى كويس وسالكم الكورجانزم قادر ينجي وطلع الضغط البكتيري فيخ ده نوع ضغط فعلى ما جيم موسم بقى والناس كانت قاعده تعالى تشوف بقى القصه بقى يبقى المول اوف لو انا قلت لك ايه الكوست بروجريت المول اوف ديستريبيشن اوف بولينج اللي هو الفول بورد بكده الكوست بروجريت ده اسمه استراتيجيه بوترايدر تعالى والمول اوف ديستريبيشن ديستريبيشن دي فور قلتها ما ادروش صح انت بتقولي كام المول وده طب انا عليك يعني اروح عند اي معلم يجي لي في كده ابدا جنبك في ثقيقه بلاش نقول انجكشن اوف كات فود كونتينينج تريبول ميتوكسين بس اقوله كده كونسبشن او انجكشن اوف كات فود كونتينينج تريبول ميتوكسين ده هو الاسترابشن التوكسين بيتفرز في معلب في الفير هنا في ديت وانت بقى بتبلعه كده يحصل له ادفيشن بايه في او اي هذا التوكسل دي تقال يورو توكسل يشبه تماما للتوكسل بتاع الكترانس يشبهو تكيبا يشبهو انه يورو توكسل لكن بيعمل ديفران دي 6 تعادل لانه بيطارجل ديفران 6 في النيرب السيبسل هنشوف دلوقت بيطارجل مين بيطارجل ال... ال... ال... ال... ال... ال... يورو مصدر جانبشا عند مين عند الابتملاكي لموتور نيرب ايني عند الاسمين على الاسطايفولين ريليس هما يعمل عد للديتريتكسن يعني داش بار عايزين نطلع بتاعنا عامل فروق بين الكولسترينيا الديتريتكسن اللي هو بتاعه 300 وبين الكولسترينيا توكسن اول حاجه الجينات ده موجود في الكولسترينيا وده موجود في الكولسترينيا بلاينر ثاني الديتريتكسن كان سنجل اكسبرايت لكن دوت ده برستيرو تايب تبع الاظرف كبر ديوز ذا وون سايت وهنا حدود الكاند بول ده بيبقى ترانسبورتد ريبروجريت ان اون ثينر اند لكن ده بيبقى ابزوربنت من الجي اي دي ومذابول في سي ام اس لما تذوب ده بيروح الفرين ستيم مكان شغله في الالفيرو هورن ستيم لكن ده بيروح اليورو ماستر جانكشن ده بيشتغل عن الانبيدري مودو النيرفاني وده بيشتغل عن الاستريدري مودو النيرفاني ده جاب لنا رليز اوف انبيدري ميديتورز وده جاب لنا رليز اوف استايل بولين ده يؤدي الى باس فرانتس وده يؤدي الى باس فرانتس ونسيت ايه فرق من اللي جاي هتقدر تستوعبه لان اول بروديوس د اكتيفيتد ده بروديوس ان اكتيفيتد ده يعتبر الـ activation في الـ GIT عشان كنا ما يعمل الـ Cypherus لكن ده لابد من الـ GIST تقوله عشان يعتبر الـ activation في الـ GIT كل دي بروف في البريرات السوالة ده يصبح حمول لهذه بروف الـ activation limit بتاعتنا باستمرار الـ CIFRAL REACH لكن ده 12 ساعة وما تقوم مشترك بين الـ 2 الـ action test R-RESTIBULT يعني تبتل بعد ما اعتبره الـ activation وبقى أخذره ويصل من يورو مصر شامشا ويمسك في النيرب الاندي ويمنع رجيز محاستات موليين يواجه إلى ثلاث انتراليسيس نصيب الموتور نيرب والكرينيان نيرب فالعيان يبدأ يعاني من طبعا الزامش إلى البركتبول وصفون الموتور النظر المبلي بولدر العيان يشيجي من دي بي كالي تصيب دي بي كالي تصيب وبعد يطلق ضي ثلاث انتراليسيس ياخد الفراغ الموصل راجع الى الفراغ الثاني واي نوع ثاني من الفوديلات اسمه كونتيننت كونتنت استشابوك امريكا طبعا في ضغط الام الامريكيه بقى اللي تولد مش زي الام المصريه بتاخد اول 3 شهور الحكومه بتدي 3 شهور اجازه للام اللي تولد بمراهب عايز تاخد اكتر من كده تقدم على طلب بدون مرتب رعايه طفل فمعظم الاعانات يعني هو كده يقدموا على اجازه ثلاث شهور ولا لا يعني انتوا بقى تسيبوا اولادكم ولا تكونوا كده وبدا بيعتمدوا على انهم ياكلوا باخر الام الامه الانجيه يعني ممكن تنزل شغلها مجرد ما هي تحس انها حتاجه يعني اسبوعين ثلاثه من اولادها هي بدات تنزل شغلها ف هو مجتمعه كده حياتكم كده عشان تنزل الشغل ابتدا لسه فاضل لها سبلمنت بود الاكل يديله اكل غير الرضعه فببداوا من وهو طف طائر دوله عتل اكل مضروب ونبقى شركات ال المأكولات يعني عامله برطمانات صغيره كده حد بيشتريه فيها كجربه فبيهديله الجربه الفوق دوت عتل نحله وبرا وحاجات اكل الاولاد الصغيرين فينتج العتل النحله في الثلاق ان الاطفال بلعوا الاسبور الاسبور ده العتل النحله ممكن ما يتعقمش كويس فكفي سبورس اخل الورجانات الموجودة في العسل فالأطفال بلعوا السبور واحد تقال ليه قال لي طب ولو كان اللي يخلي من السبور ما تتقاش مش دهده تبسك؟ طب ولو مش دهده ليه ما تعملش دوكسن؟ تعمل طب ولو عمل دوكسن؟ بمثل تتكرر عن نوع اللي كاته؟ يعني معنومه يحضر زي لو تقلينه بحضر توازير وهو, وهو نفس الكلام ما احنا عايليين قدر جوه برطمان العدل الاورجانزم بدا يكسور بقى الاورجانزم والمجاري طلع كوتشن وضرب بدا يبلع السبوره بلع السبوره ما دخلوا كوت بورد البروتينات طب هو قال بس عشان فانتايد ولا عشان كوت بورد كان بيتكلم على شكلات فتاخد بورد بتاعه امال ايه المقصود ب فانتايد و ايه؟ ان الطفل الصغير ده يبدا يبلع السبوره طب ولما بلع السبوره ايه اللي حصل السبوره ده في جوه الاثنين سنه الراجل راح عنده فينيش عارف جنيه بدا يطلع توكس طب الدف الدواء اللي توكس ما كانش جايب انه يديله ليه عشان التوكسه اساسا اللي بتنزل شايف ايدك ليه طب هو انا ايه اللي هكتب لو الجرح لسه دوز واخد لنا شويه لسه لسه في الخلطوش في اكل او لسه في شويه صباير بس هو نيكوش يعني على فكره في مين التوكس اللي هيطلعك كيف هتبقى علينا دي فليه بقى اكتبيني يبقى افسور بسي ونعمل بس كما تفصل بكيديات ونهي بقى مش هكيبت انتبداية هكيخلي الدفل عنده نروح من الاصطراعه لازلت بردس موصلش البردس مفيش طول في العضرات فالأم بحصة انها دلقل طريق حتى وصلت في امريكا اول موصلت بان ده المرض يجي نقول عنه بيه بيه لبي لبي لبي لبي لبي لبي لبي لبي لبي لبي لبي لبي لسي يعني حاجة كده صفت فلاول بيكي تعمل من طرافة وبعدين امهات فضل و امهات بعيد مفيش الحياة الاجتماعية ده عندنا يعني التواصل الاجتماعي ده يعني هم بيكتنا نيمة ما شاء الله لكن برض الابنزة كده فهو سكر بيرضة عن طوال او بيرضة عن البنزلة حتى لاحظ انه مش بيعمل تساقين كويس عشان عبرات المساقين ضعيف مفيش تون ولاحظ كوليستهيشة عشان برض عبرات الانتسين مطلع هنا فمفيش موديلش فالثلاث منحطات دول خدوها سيك ميديكال ادفاين طبعا لما الحيمه بتفضل في الحال واديناله انتيدوكسن سريعه وطبعا انتي بودي هيخف كمان يعني يحصل ركوع لكن بيبقى شويه مش معنى ان القضيه دي حصلت مش يعني لو واحد كبير زي حالته كده ولا حالته بلع سمول ما يقلش بقى قدر الكبد لا ما يقلش ليه الجسم كان فيه حاجه اتوفرت للارجانزم انا وهت التست بتاعته لسه فاضي ما فيش فلورا لسه ما كملش احتلالها للفلورا فالاورجانيزم اللي اللي حطاله مش بيشال ريزيستنس لا اديس فاضيه محتاج التفسي المعامله القصه كامله ده شخص التاني ادور على الدوكسين في البيس ادور على الكيتيدان ادور على سيم بود رينر طب دواك على دوكسين لاي بقى او بيس سايت كونسيستي ما ينفعش طبعا يا اولاد ينفع امال ايه لايد لو طلبوا الاول سلو بروبر ياخد خدس من سبع تيان عشان يجروه على سنب الميديا او كوب ديميت ميديا والصوبي ايجنتفايت بالكيليكال او مورفرونيكال يعني ممكن تعمل كل دياجنوات لكن احنا بنطور عالتوكسن عشان يجو اسرع ليه تناولك عالي؟ كيف اتو عالي؟ بوليفيلانت عن التوكسن اجاني التفيل والبي والإي توكسن طب هل يتفع ليه دي عند الواجب ولا ما كديش؟ عالي! ليه ما بديش عند الواجب بالفول بورد موديلين؟ طب ليه نقول ان دي ديو تو ذا بريبورد ميتوكساس امال ليه بدي اتكلملك من الانفانتايز بوليز عشان عنده جينات بدل اثنين الالكتوكسين و1 الاليول او بكتين بوليز وده تشيل معادله ما تشيلش معادله ده متطبق ولا مفتوح مفتوح يعني فيه غاز ضارب متطبق يعني ممكن يكون القطر بتاع المعلق اتكسر لو الاكل اللي هو المعلق ممكن تسخينه تسخنه 10 دقائق لي اير فورن بوتر 10 دقائق تسخين لا لكن استخدم هيت لا بايل انا ما باينيش انا وانا عقده الانجنشن فور فبنلعب البورد والجنيز زي ما احنا عايزين لكن المشكله ما تاخدش تسخين جيد استخدم هيت لا بايل يهتم الى عمليه التسخين <تصفيق> وطبعا بننصح انك انت تشتري براند محترم من المعلبات هتتصرف اخف اشتري البراندات المحترمه دي اصل الشركه دي اللي وصلت دي الدرجه في الرعايه لا بتكاف على اسمها بتبقى اندر سوبرفيجن وبتراعي الاستريكت الرايزيشن اثناء الكانف تاهم راي الاوبرفيزر المعلم يبقى نظيف والاكل يبقى يتعامل معاملة معينة بحيث ان هو فيسبورت فاهم حاجة قدامك الكانف يراعي عدم التلوث اخر حاجة هيبدا شابتر نعمل ايه عشان يبقى في دي سوبايت ده زونال يعني طب ايه اللي بيحصل بصي قالي اول نقطه فوق حد عرف يقولك بالنسبه 90% يعني هو طعب نحبهم فلو نزل بتاع ابل يحصل اضطراب بتاع ايه الدكتور ايه دلوقتي يا جماعة نسمعنا نسمعنا لحظة يا لجد نسمعنا ان انفرداج والنينتس ممكن يحصل ان كل الحالات بتاعدي شديد هو تعتمد علي ان الام انت لا يتبذل والولا بتاعدي البذل ولا لا لكن لو الدوكسل كان كتير وبقى مكتب الربستمول و ديبتا بتوديل اترلائي تبا <تصفيق> كيلل ايضا يعني انا احناش بتقول ان كل حالات يتبذل لو انا جيل وبدلك بص السؤال اللي هو مجيدة لان انت متفهم دلوقتي حاجه قارن بين الفوت بورن والبرينيت والفانتايك والجليسوري اوريك الفوت بورن والبرينيت والفانتايك والجليسوري ده نتيجه الريبورت الدكتور وده نتيجه الانشن او سبور ده اللي ريبوند على الكرمنيدو تي مورجانيزم واليكي كيف الانتين موي بورشن توكس ده هو اللي بي بتا هو اللي بيحصل بشغل كده ده لاقي بقى التوكس البكتريا وده بقى التوكس الوانتيبيوتيك وعندك بقى سوق طلعت متطفيه من برويا هل هو السبرينيم ديجيت اخر اورجانيزم بس ثاني جدا هقوله بسرعه ايه رايكوا فيه خدناها في كده هيحصل نتيجه سوبر انفكشن بس تكونت اهو يعني ايه بقى سوبر انفكشن يعني الميكروب اللي بيعيش ابارتو واستفلوره في الانتكسا تعالى كده فواحد اللي تناول انتلواتيك اقوم انتلواتيك عمل تبريشك للنورمال فلورا راح تبريشك للسفيل تحتل الباير اللي كان لفلورا محتلها وكتر ولبا كتر تشجع ان تتشجع توكسن توكسن اسمه ايه و توكسن اسمه بيه توكسن ايه تحسل ذاته انتيرو توكسن ايست اقول <سؤال> لك بس حاجة من الجماعة او اتباشين اهو قادم الى مكتبك لا ايه قادم الى مكتبك انت الخطاق تسال الحاجة من دمائلة اي حاجة هذا التوبسن الى الثانى بالاية فيه استرفتر فانشن مولي لان اعطالي لأ توبسن ايه و ايه في استرفتر فانشن مولي دا دي يكون تيه عندي تو ستايل واحده اسمها تي تعمل بايرنج والتانيه اسمها اي تعمل هاش لكن دول تو ديفرنت دوكسن ده لاقي يعني معاهم دابو بي وبي عشان متشكل وما احنا ما يهمنا الاعداد السؤال ده اتسال في نفس السنه اللي فاتت قال لك اول ذا فولنج دوكسز ذات هي في ستركتشر فانكشن موديل ستيت وقالوا بقى ايه التكيله ايه رايك التكيله عشان ايه دي, دي موديل ورقه نعم طب والامر عنده وحدة دي واثنين ايه فتريني الليتر والدين مباني طب والكلرة و الوحدة و الاخنية مدرسة مدرسة كلها جدا الكلرة والهيه اللي ضايف طبسة لسيه كلاي و دا قولت دا اخي في المتحان اذا اربعة امطة و الوحطت بمتخالي و الان كونترية دي بسيل يوم بعضهم يقولي لا اجع فيها درائيه دا ايه و بين و انا دا لباجر المرجلات و كتبت علي دي و صفين خدم دا يبدو نومن الكومبنت تور فاليو هو ده ده لا يستني اي دي فراكشر فانكشن دييا والالكتر والكل ده والال دي توك بتاع دي في لاين الطريقه بايظه هو اللي دي والخامس لسه جاي قدام في منهج بتاع البرتو بتاع المعالج دي دول بس الخمسه اللي في المنهج دي اقول ثاني هتديين E I E X E S P R I E والهدف والكلورا والال كي توكسيك اوف ايبروي والبتا خمسة بي بي دول خمسه توكسيك عندهم ايه ديستراكشن فانكشن موديل لكن الدنيا اللي في ستين عندهم تعامل دول شوطه ايه و ب طب بصوا بقى عشان اتفرج من ايه يعمل ايه يعني فتكلف استقرارين الايه الايه ان ايه لو دوخت تعالوا اتكلم لما تاني الايه ان زيرو يعني يعمل دائره على فكره الدائره اللي انت كده انتوها الالجوتيك ابروشيتد الدائره ادي الاستديس يعني لما انا استعملتها انت دلوقتي عملت قفص سوبر اندكشن الكاليت اللي جه طلع تايب ايه توكسد عمل دمارك فاهم ادي وقع عندي التاريه اللي بتصاحب تناول الانفواتك طب والبي توكسد ده تايب توكسد طالما السايتر هيعمل ايه كده بص كده في الداربور طالما السايتر توكسد يعني هيبوظ الجوده بتاع البي فور ادي الجوده هي هتطلع دامج يا نهار اسود دامج الجوده ما ينفعش يعني ايه ما ينفعش يعني فبادر رياكشن بسرعه روح رايح على عامه ايه تلعب بولينر مش معنى عشان يركب البايب ليه عشان اغطي الحته اللي اتفتحت ايه ده نوع من الكنيونيا يا جماعه النيك اللي هو الانكوليديشن لقيت السوبرفيشل ديفوزا في, في الدمايت يعني ده مثلا بالضبط يكون هي حقل فراغ امني على حدودك يلا رن ده انا هحط قوات جوه هنا هحط على الحدود ناس بتعدي في الحدود اهو الحق فهي الحدود غير قاملة نوقف حد في الزورة ايه في الزورة دي عشان دوقف حد ييه في الزورة دي تبعث بايبرينش والبايبرينش دي لا بايبرين والبايبرين ياخد عاجينة كده معاها ويت راسلز وليت راسلز ويورجانيزم ونيجروليك مكينة شو ما يعملوه هنا سودو ميمبريين عضي لما الثابة اه من ركاب ثلاثة مراجع باعتبار الشجلة هكاينها الثالث يعني التفتيليا سودو ميمبريين وادي دوت بكمبرين اللي هو المنتليا في الديت واللي جدا والرابع بتاعه في اخر المنهج فينت انتاجايل نقول كمان ايه الامراض اللي فيها ذكرو من بين في منهجنا اثنين في الصدر واثنين في الكلى الاثنين في الصدر هما اثنين الديه وبانز انتاجايل والاثنين في الكلى نجله الديزنتري والبوينتريا اللي بتدي صدور البلينس كولايت متابعين نحن الثاني او دا بتاوزة السدو المترينت المنهج اربع بكتيرة يحضر السدو المترينة بين الثوز يحضر ايه اه بزورة النتيريا وبين الثينت انجينا دا فوق في الثورة وهو وبين الثينت انت رتع تشغيل لك وهذا السدو المترينت خلائز في ادراع الكوليترينية في تثير مترين؟ طب قولوا بقى دي اللي جاية على فكرة الكلام بالنهول ده من ثلاثة اربعة دي ما كانش دكتب في الكتب لانه انتشك حديثا يعني اول طبع ايه من الكتاب ما كانش بريمهات ده مرهول ليه بص اللي جاية دي انتشكوا ان ايه والدي مجتمعين بيعملوا حاجة تانية لأجل اليدارية ديها غير الامرأيين ان تيه وتوسل ايه رايك تتقولوا انتشك ارواب وهم مرصين جنب بعض كان منيان المنصور الخليقة مفتة جاد ببعض كل الخليقة مفتة اختها فيه pipe junction ليه بقى pipe junction عشان فيه على جانبائي المنبريل في الخليل دي والخليل دي فيه فيلمينس دقيقة اسمها اكتل ميكرو فيلمينس وجود اكتل ميكرو فيلمينس على جانبائي المنبريل بشكل خليلتين المتجاويتين يخلو كتوب المنبريل يمسكو ببعض يعني له pipe junction طب الدوكس ايه e وبيه ممكنين دي مواضل اكتل مايكرو فيلمين ما النابدا اللي كانت جونشن بيه الخلاق طيب تبقى لوز ولما تبقى لوز تبقى لوز يبقى لوز تبقى من الخليلين افلين بلوي الريكيش اللي بدأ يتول الدارية طب وايه e وبيه تلعوا جابينه حاجة رابعة مع بعض يبقى بصد كل واحد لو اكشد الواحده الايه ينديه الدوكس الواحده والبيه طيب الدوكس الواحده طب ولكن ده بيجيب مجتمعين يعملوا دور اكشنز اخرى في مواضع الاكل المايكروفين يخلي في الور لوز ان هو يحفظ هيك الانفلامي توله الدائريه وان الجي انفلاماتوري رياكشن يبعثوا الجي بي يوور للكورس باك وانترلوك ال1 و6 يعملوا فيه لوكال انفلماشنال ريجل الى السدو برين فورنيشن اديوكرطا ويستخدموا البروتو انتي بودي كعلاج للانفكشن لو حد قال لك بنشن زي كل فيسكرال and the mode of transmission of pseudohyphae scolytis in any host organism strategy 60 ah veterinary medicine 5 what is the mode of transmission endemic endemic or holoantibiotic therapy in parentheses superinfection okay. by the way i told you they consider that the question has many answers and it is the most difficult question i am afraid for you from it endemic organism and mode of transmission اذا اذا اذا اذا سؤال اياه جاية ده من افعال اشياء لان بعضكم مش يبقى براكس فان انا بقول لها جين قصير واجاناتي بحطيها بقصير حرف اس يعني الواجانات مورجانات جامعا والمود او جين قصير حرف اس يعني مود ورمود هتيك مثال الحاجة احتللاته فيها بس انجرس نيه الكلت بواجاناتي مثل الانتراض لو كاريت في واحد صحيح لكن الموته في راسميشن ثلاثة كوتينيات والموبالوانيات مهم البلي مثلا اللي هو الشهر العشر اشتاكت بلتعان ها يلسي يا زتر طب وينضخم بالبلي او بالانهاليشن او بالكونتكت مع الانفكت ايشن يبقى اذا كانت الموت افضل ان راح نتوره في كله طب يلسي تلسي نير اللي عمله لكن تقول لي اقتل لي با اربع عشان اللي اه الا ديجنت في التيرو او الجاويو دينا ينطبق الغره اللي ماشي خلاص طب نروح نكتب 8 طب يعني قلتها طب طب يا سياده لو عايز تفضل تتفضل اذا كنت اتحدى حدث قبل اتحدى حدث قبل اتحدى حدث واحد ايه لا شباب تريعا تنسى اتحدى الثمانية ده الرياضيه وحسب دعوه جابت ثمانيه دقايق ثمانيه وقدره كويس ااا جابت ثمانيه عشان نادع عمرنا ان الثمانيه بتاعك حي الشابتة الجميع انا مجيت اقوله كانت الساعة للمعادة المحاضرة اقولتوا في ايدي ايدي تسمحني اعوده لكم و اقوله لكم في ايدي او و اقوله لكم افضل الساعة اكتبتنوني بس الشابتة داول هو فيه سؤالين ثلاثة في الضغط دي و كم انا رسول بس انه كان على استراجاته و ملتباكوش الشابتة العنوان نون الفوت هول من ايو يعني انا نتكلم على الانالوغي سورجلس تتكلم على الانيرومي المتنين ماذا؟ مستخلة المقدمة عايشين نور ملتين نور الكالي دي في الانتستن وفي البجاية طيب الشبهين محبابهم تبادي المقدمة لانهم هيقولي في اللاكتب الانتباعي هيجوا الثلاث سايف ملتشوهين نور الكالي دي وانتستن ومتنين فعشان كده انا قولت المتقدمة تريعة بسهم ثلاث سيئة كلمة مهين ملتين كلمة اخيرها لما يكونوا تروخهم 100 مره مش هيكونوا مختلف معايش جواهم ويعملي اندكس طويل ويجي الممتحن يقول لي ايه المول سترانسكريشن صح؟ بر هو ذا في نهايه السطر الثالث يبقى المول سترانسكريشن اسمه ان دولج بس حلو وبعدين ها سريع هكتبه اول اثنين وثلاثه هيكونوا جرام نيجاتيف ونديني اللي بعديهم جرام بوزيتيف خلاص تعالى بقى كده نشوف بس روي انتش تحبوا كيبشو ورايا ولا تكلم جدا جدا فهو واحد بقى ايه لاني موجتي مورفورش فوم بداعي مورفورش ايه له ما روصلك المتعادلين عيمان الشاكتر non-sport forming ايه وانت لك اول انتين مورجريت ما هيقلوني جرام ليجل الصحي باسل لال عادي اتعمل انت بقى مورفورش كما فاكيروان جرام ليجل تباسل لال ها non-sport forming ايه لوبت بسل لال ده شكرة اي بعتني يعني طب ايه اسمه البيدروي تراجيد يعيش في الدست كده هياخد مع البيدن كل ده كلام عام عنده مش عارف كم طول في الدراسه مش مهم يا سيدي يعني انا قعدت حتى للاستاذ عشان اقول لك انه مش اهم مش مهم امال ايه المهم المهم البيدروي في حاجتين واحد تعرفني الميديكال امبورتنس اثنين تجاوبني السؤال جي بريك ايه هي الميديكال امبورت بالله عليكم ارجع لي على الجرثوم لو خرج منها اي فلو لا نفسه راح السوق اشو بتاكل منها او في الفل تحت زي ترايم وخلاص يعني يعمل سوب تيشن انكشن طيب ولو لاحظت ان البكتيري واحنا اعتمدنا البريم ممكن بعض الانروات البكتيريا يعملوا برين اكس زي ما دي يعمل انفكشن في الهيومن دي بس يعني العقد الجديد اللي بيعملها نعم بتحط اجابه السؤال دي برين هو يكمل اجابيتك الشقه اجري وانك في نوع الطلاء عايشه نفتن وخارج على البيت وبيعمل مشاكل في الكاستن والفيرميس ليه ما اتحطش مع عينه الانيروبكتيري والاجابه بكتر 10 لانه هنا اه تركت انو صح كتر 10 عينه الانيروبكتيري لابد ان يكون فقط في انيروبيك خارج الانيروبيك او الايام ليه بتكروي فراغي لا لان دهني لعينه الانيروبكتيري بيلو سريتايو بينما عاد بيعمل كنيس فقلت انهو ثاني منبر هيقابلني اسمه جوزيف فورنبرت بارك وعد اللي انا قلته بسرعه انه جاي ثاني جاي في سنه 19 هيشارك مع سبايرت اوجانيزم ويعمله حاجه اسمها جوزيف سباير هيتنسيس في الكوره الجيكتي فيس ممكن اقدر اركب بس من دلوقتي ادي جوزيف سباير هيتنسيس اسمها بينت اند انجينرا ها اهو خليت اهو اجيب بقوله بالراحه وخليت الصوره عامله ان هي عايزين نعرف فيه شويه نقط واحد واحد واحد هو وافق مع الجسم ارجانيزم شكله مرتب يشارك مع ارجانيزم سبايرل ويعمل بيوت سبايروجيتا الجديد ماشي يبقى مين اللي عليهم الدور جرام بوسط صح واحد اسمه بروديون وبكين يا... لا تسمعني اكلوش لك مش حولي بورتوري جديد ايه جرام بوستن باكيلا واري المانس بورتورمين لاني روبيكورجانيزم يجبر عينة الكتير يا تبترويك طب وقضلوه عني الكتير زي ملكا ما حقيروه في الكرايج بكيز قضلوه ساموه بروبيوني ايه بالله عليك يعني حاجة اسمه بروبيوني عد عليك اسأل بروبيوني حياته بروبيوني قاسي يعني اكيد في بيتاموليزم بتاعه بيطلع بروبيوني لكي طب ويا اهميه فاهم ان بروبايوتس اسم بكتيريا باكتيريا باكل بس اديني الجمله اللي انا عايزها يعني كل الماده ده ناشفه لما اقول لك ايه اهميه الطبيه البروبيوتيك باكتيريا الاكل هي بتشارك في تقويم الشباب في اكل البكتيريا اقول لك سؤال لو انا بقى متاهي مستني حاجه لا ها ماشي انت قلت بروجرام النمو والترانسيميشن اوف اكل البكتيريا انا عارف يقولنا الكلام ليه ما قلوهاك من اكتب الكارج اسوازي مجرد من اسمه ونقولوا بيقولوا باكينة باك انتبول مو دفت راسميشت ومالة فوق المقسمة انتجبت لما يقولوا مجرد من اعلى على السينو بيضرس ممبرين ويشارك البطشيسي اخوه الشباب اذا منه فيه ما انتجبت شوف؟ تعالوا بقى اللاكو باسي باي بقى هيني تعاليت فوق ده بالتفصيل بقيتها والله واحد انا ليس بفعل عناسي ب وده ده الوقت حيث هنقولنا مضبوطين هنعمل ايه هه لابتو باسه الوقت ايه شوفتا جيني جراحة تقولي سريه يمتلك وانت بلا خانت في تي دي بساعتين ايه <تصفيق> مستحش هه ها جراحة هادا بقى تبو حارس ايه ايه ايه لابتو باسه الوقت ملحة جرام بوزر يا راحتك بان ايه لك احنا سنين بجرام بوزر هنروف با حانت با حانت نانت بور فور ايه احنا مش عادة يعني. يعني طب المهم انتي دوليشه هو ايدوريك يعني ايدينك يعني موجود اس طب وايد جوين يعني يقدر يعيش موجود الاس اينا يعيش طب احنا قلناها في مقدمه يعني في الاندينيا في الباينا يعمل اورا كاف طب وانا هي اهميته في الباينا الاورا كاف دي يبقى مضرب ليه مضرب الاورا كاف عشان لما يطلع عايز الاورا كاف بيعمل تلوث اثناء لكن التنتس والمضاي هيبقى مفيد خصوصا في الفطاينه واحد منيح فاضي ثاني يعني انا اقول اكتب مثلا جلوكوز بايب لا خطر لاكلا سبايب عايشه في الفطاينه بتبرودوس اسيتجعل الفطاينه اسيتليك بتعمل فطاينه من اتنين اورجانيز واللي تو انزفر من البنوريه قلنا القدر في البنوريه ما بتحتاجش في القدر الجميل باداينو تحتاج سيرفيك تحتاج في بلظه تحتاج في, في, في, في, في ريكتوم لكن اضطر في نقله اهو بسبب لكتوبللاي دي والتكينه البادينوز برافو عليكم دقيق ان لما اللكتوبللاي تكون مستحسن حاجه الكاربنيل لو كان قال طمع في المكان وتعمل تكينه البادينوز السؤال ده كده مره قلنا اكسبلين اللكتوبللاي ان ذا باديننا ميبلاي ا بروتكتيف رول وضح لنا ده كده هطلع على تعريف الانفيكشن والجرثوميه والجنريكا لما لقينا ان بعض البكتيريا ممكن يلعب دور نفع كده طلعنا ديفينيشن اسمه برو بايوت برو بايو دي يعني ايه هو يعني البكتيريا الفود نو تحت مهم جدا ليفت نون باثوجينيك بكتيريا وي كان يوز تو تري اور تو بريفنت باثوجينيك انفكشن هاو يتنافس الورجاليزم الفاصلية فولدوسايت تتسليت الميون سيستل نظام عليها وعلى الاعداد يعني انا بستفيد الميون سيستل الميون سيستلج يعني الميون سيستلر في اتنين هاي معنى عندين روغة يوتر والبساة فرع من يعيش اللاكتوبا سيستل ولاكتوبا سيستلر في رام نوزيس احيان مرضى المستشفى مع الاجل والشور بيبلع وورجاليزم المستشفى يكون الـ resistant الانتلوزيكس ويكون بها للدائرية طب مش, كنت مش عارف عايق ما اندي بجي ده يقولي ان الناسي كانت فيه تبلعه وهو جلس يحل بحاجة ينامسوا بعض يبقى ان الناسي بصدا ترامنوزل تبلعه الانقام مرضى كانوا فينوز فوبيا للدائرية ها شابت اتخلص بسرعة عاملو ايه عاملو ايه انا تجني ايه اتخلص بسرعة طيب اتخلص بسرعة المايز موجبكتيريو دكتور ريكتور يا دكتور بريش صاير اصنعي لسا انا باستطي برضاء واحد لو بنيجيتو خالص انتابت بتاع الذكرارات انه اطور يعني انا مظهول ان الهاردة بنعمل اثنين وعشرين ساقص قلت سعصة قلت الاثنان الاثنان الاثنان يأخذ وقت اطور سعصة ده <تصفيق> انا همشيك معها بكترة او تنس كترة احسن معروفة بولك تنس مطبسة وده ده انا خلص ده انا معروفة بكتيرية تريعة مسجرة زي ما حولي هيا عين الفيدي بكتيرية في المكافلة نقول لك موجودة بولك التاليس المسنوب وليس انت المامس ولا مامس ولا غابس اي احيانا اول تراكراف نشارك احسن نروح عامة ما هي بطباط العامة للبطبات كيلي واحد اجل فالتلس حالي ديكو ما تابش بالعمل بتاع الزين انت انت مين الزين انت انت مين الزين انت انت مين الزين انت انت مين المكير اللي ما تستمرش من الجرام اروح عصد عليها السفقة ممتازة واسعش بتقول ليس يا اخو نستمر اه السفقة بنعمل بطبات السفين يقوم دي كده رجل الصحي قوم التميء اكل بس عشان كده يعني هيقاوم البيتا لاكتاميز من الاكل او بالاسيد بالاسيد فاول سبب من في مقاومه البكتيريا انها اكل بس في ملحق دي يعني اكل بس يعني يزيد من فين بس وازت فين في البيتا لاكتاميز تمام الاسيد او بالاسيد بالاسيد يا سلام تعريف تعريف جميل لكنه هو السبب عامل ده في الامتحان دي <تصفيق> بكتيريا <تصفيق> ليه المايكوباكتيريا <تصفيق> ار اسيد باكس اللي في الراجل لان عندهم ال وول بتاعهم يا شباب هاي ليفت هاي وكس كونتينت وكس انا قلت كلمه وكس اللي عندك في الكتاب من فطر لما اللي بيتجمع الكوت عندهم ليفت الليفت يبدو كانه جمع طيب تمام وكس كونتينت بيقول عليه مايكوليك اسيد او وكس او هاي ليفت كونتينت دي اجابه بعده بنقول له دي بيزا ليه المايكوبكتيريا مع الاثات باي هو بيولع ايه بيكوز هو بقى عايز يودي النيوتاكس يبقى عايز يقول لي بيكوز ايه بالذات دي كادرايزيشن باوانت ستينز ذات ديزستنس في يعني نشرح المعنى باوانت ستينز ديزست دي كادرايزيشن من الاث او الاث والاسعد تحكي للناس الايه وتحكي تبع اوراثنا اورامينو نين وليك اكتب كونتنت في السيل وول السبب الفكره العيله ان هوم سلو جرور عارف ليه ال تي بي سلو جرور احنا عارفين من شايف الاولاني عشان عنده لونج جنريشن جي تايم التايم واحده عشان تبقى اثنين محتاج 24 ساعه اللونج جي جنريشن تايم جعلني داخليا اقدر اقسم العيله الى سلو جرورز وراجل جرورز اهو اللي بيقرى الحسابات دوت بيطلب فوق خالص يعني كلمه ريلات مقصود بيها ريلاتيف هي ريلاتيف هي ريلاتيف قسموا العيله لجروبر مختلفين على فترات 7 ايام او اكثر عشان ينقوا بين القرني طب واللي بيدوروا عليهم ريلات اقل من 7 ايام ده مش يعتبر جروب مين يعني اقل من 7 ايام يعني 5 6 ايام فهمنا ريلاتيف يرام لكنهم في تماقرهم منهم هم ما زالوا جروبر يعني الجروبر الصفه العامه للعيله ده بتاع تابعنا ينتاج انت برودكشن وانا بعتذر عن ان ده كان عنوان ده بتاع الباراجراف كان لازم العنوان يتصلح فالعنوان اللي اتصلح حي وده يك مفهوم خالص مقصود اقول لك مينت برودكشن تعيش في المايكوبينين واضحي اكلم بقى والبعض بيس برودوس تكنيك ها والبعض مش بي برودوس تكني المي بروديس تك المي بروديس تك للنور يا اما بتظلم يا اما بتنير كده انا ممكن اكثف العيله الى جروبس اكوردنج للديجمنت برودكشن ده اللي كان مقصود وبعدين قال لك قال شمكنت ماله من ديجمنت نور والظلمه والنور وكلام من ده الغي الباراجراف فالعنوان اصبح خادع ان الديجمنت برودكشن ان لايت اند دارك دي الثابت على اشبابها ما انتش فاكر ان كل المايكوبكتيريا بيبرودوس ديجمنت سواء في النور او الظلمه وانا بعتذر عن هذه الجمله بعض السبيشيز بيطلع ديجمنت وبعض لا واللي بيطلع يبقى طلع في نور في الضلمه يا في اثنين فهي شماله فانت دجمنت برودكشن لو عايز طلع جمله قول اي ديفايد سبيسز بس كان ممكن في دول الجملتين دول ولا الجملتين دول يتطلع زي ما قلنا الشغل برزنتيشن بالنسبه لاي ديفايد سبيسز نفس الكلام يعني ده ممكن بينهم بيطلع طول يختلفوا يبقى الثلاث وارد ولما بتحصل ده بتاع ادي فاضل عمل في كثير علاج انيموريشن او في السهم جبري تعالوا يعرفني على افراد العيله دي في بايو باكتيريا تيبركلز كومبلكس ادي واحد وده بيحمل اربعه ممبرز الام جي بي دي ده هيومن تايب والام جي بي دي ده المايل تايب والام افريكانا والام مايكرو تايب دول اربعه على بعضهم اسمهم مايكوبكتيريا تيبركلز كومبلكس برئ نو بيادروا ليجن اسمه التوبره في الاوراميلوما فاينبع على تجميع ايه يا حسام ركز يا حسام اساسيهم توبره في السيرفاي يعني السيرفاي بيعمله الانجيلوما او في السيرفاي دي ممكن يكون نون ديفيت يعني ما ياكلش الليجن نفسه فبتطلع عليهم ان تي اي يعني مانس فيرجرز مايكوباكتيريا في مايكوباكتيريا بنجري بيعمل ديتورسي في اخيرا مايكوباكتيريا يعني صبرو فنزر او صبرو كميك ميكو بميكو عند هذا بحث افتقدتكم بروه رأييه لصفقة سبعة وضعين ازاكر زي ما نقولنا ازاكر زي ما نقولنا اعني افترض للطايع ايقال لك ايواني ثمونان في بيسر ميكو بسيني افتح قولي ده حيني الصفر تبع بيه العيد او كده تخطيوني قولي اتا قولي كل ده او كده اين من دي ام السؤال اللي ديجي في له هم راكت معاك السؤال اللي ديجي فيه هم من حيثه من حيثه الشكل يكابل يكونوا in distinguishable عن الديني فهو ده بشكل ان دي تسديدا ان تقول كده بس ما تقولش صفرتين كل لا يمكن تقريبهم عن دي بشكلنا يبقى انت لو واحد عايز ما يقولش التاجيل كده يقول ثلثا من دي حلو ومن ناحيه الدروس بجروعه نفس الميديا يوسف جروتي دي ايه هو الموتيف شايفين ان دي ليه نقول كده وبس حتى تقتنهم الاثنين مع نفس الوقت الريت اوف دراس بشكل لسه قايل من ديناميكس ده في السوق ها والديمنت مودرش استخدم اللي هو دراسه وتجمنت مودشن من تري دي ميد اي دي تيشن بتاعه يعني نفس الكلام ده زي ال دي امال هيفرقوا على الدي بي ايه انهم اوبرتي يعني ايه اوبرتي يعني بص هقولك تستنجه ازاي دول عايش حوالينا في الصويد وفي الفايروس كويس طب امال هنا ما بيعملش تكشر على الحقيقه او هنا واقينها مع حد بيشتغل منهم ان شاء الله ربنا يعينكم ما تشوفوش منهم داي نو شيادرو انفيكشن باي حد دول محتاجين لوور هوميونيتي او ريسيفكتو في لاو فورديت ده فهمنا عليه وكنت الاتفاق طب واللي خليهم محتاجين واحد عنده ريسيفكتو وهم موجودين حواليه في فايروس يبقى مش منتظر ياخد انفيكشن من شخص عنده انفيكشن كده ده كان نو بيرتن كونفرشن ترانزيت اذا كنت بيداوي ادعيني لان عامل ريسيفكتو يبقى البييرونمنت كامله انها في سي مش تحتاج انه ينتقل بين افراد نرجع تاني يشوف دي في ااا نوهايل جريدنت سيلكتيفيتي في بيروثيرابي من غير حتى تطبيق اتمام الادويه وهي الجرده في انتي في انكتا شوف بقى يبقى ايه كان ماشي بالفرش كاركترستكس ديلز ديز تريتمنت شوف انا ماشي بعناويه يعني الترتيبه دي انت عطيتها لينا على هوا يعني مجرد اورجانيك يجمعوا جريدت بالشكل في الكاركترستكس بطرق التقسيم في ديجمنت برودكشن وبينج الدراس انه الريسيفر بتاع الاكي مجهود الهجه انه الريسيفر ديجيتال في الميديا طبعا بتاع يقب بس الفرق في ان الباص انيس لا يلتقي بشكل شخص الشخص. موجود في الانفايرمنت يلتقي مباشره في الانفايرمنت يعمل امبورتنتك افكت اللي هو محتاج بيرسيبوس افكت شكلين الجدول ده بنحط مثال الاسلوو جروور ومثال لللاج جروور وسيب لك انت حضرتك تختار المثال اللي يعجبك واشطب ليك الجدول ومش هتتسال це вперто. Так, він так. Прошу, بص بس اول ثلاث صور يقول لك همس ومش همس من تركان ومش تركان انرج اور خلص ايه ده اور خلص العمل الكوبي افلام الحربيه ذره بط لما تلاقي العمل الكوبي على فكره عندنا في كليه الفن ثلاث اسابيع عملي اعتبارا من بكره اليكوا يا ابني هيجهز هيسلم ورقته وينفع اكيد يتفرج على باور بوينت وبعدين الاسبوع الجاي ندخلك اتفرج على المعمل كله. كل كل واحده تشوف الاسبوع اللي بعده اوبن ميديكال واحد ان شاء الله كل يوم وكل واحده ثلاث متاجيه عملي هنراجع لك كل حاجه لا تضيع كونك تشوفش عمليه كده او متعرفش عامل زي شيء ما يتداجش خالص احنا هنبدا برنامج الفرع الكمي الجديد من بكره كل حصه انت هتبتدا بعد ما بتستعد ده بتاع في تي في هشوف ايه اتفرج اسبوع ست اسبوع مفتوح عند اخر لو عارفش احنا بنزيد طب المهم الليبرتي شكله زي تي في اكلات خلفيه ده اللي اتقدم لما نتكلم في الخلفيه ده في سلايد بتاعه تي في اليو نعم الان بس دي نتتت اكتبت بطر ما بتحبك بس ديين بلوبا لو نقيت بس دايب احمد متجمع بشكل بنش او بانزل اسمها بلوباس وجمعها بلوباي الماكو مكتيرة من بري بص اولاد نيه داشت انا جابل باجراتك من افضل الماكو مكتيرة من بري الوليد بس داي متجمعين بشكل بنش او بانزل او بلوباي طيب الفرق بينهم بينت لي لو جبت مثيلك مع ريتس سيميلر بالشكل والصايد خلاص على البرايم تحت الباراجراف اهو بص اول الباراجراف امال يفضل ايه الفرق بينهم بينت لي انه اضعف من حيث الاخر فصل يعني ايه اضعف يا جماعه فاكرين في العمل في البوليم 1 لا في بوليم 3 في اخر كابتر اللي هو كابتر العمل ان احنا كتب روايات كنا نشرح ماده في, في السنه كنت بكيين نتا بالاسد في الصندريف البطر اولا بستغدل تلبرك اسد للتي بي كنت بستغدل 20% تلبرك اسد وانا بستغدل لليبوسي كنت بستغدل 5% عاكش ليكم سأل ليه لو جيت استغدل 20% تلبرك اسد للليبوسي حاجة أوفر دي احتى الحاجة اسمه اوبر دي تلريدش يعني استغدل شاد فبستغدل استغدل فمستمدن مش زيني لتبقى مو لي فقا يتنب عشان كده ممكن المساحن بالنظري ولا جي بريدش ليه باستخدم الموديفايد دين السم بسافر دي تليموس ولايسة دين السم so بسوء avoid... ابوين مفتوح عمل الإجازة بسوء ابوين بسوء ابوين اوبر ديكالوريديشن يعني اذا كنت بص اشرح حالك تانيه لو ده زلحة. فلت خديته زالها سلت زالها او فالبر ازالها او مازلت زالها ها البرت اللايب حمرة من جبناء عشتك بانش او بانش او بانش او ايه اللي هو ليموس ايه اللي خلاها بانت احمر ان انا ديكالوريديشن فتحزنة الصنفوري حاسي بلتن 5% لسه او اله ايه شتئل اللي هو الرقم اللي مخصوب عندي بدأت في في بس. في بس 3% الحاسي ستفينت 1% بسه لذلك انا عملت في موديفكيشن بسهلت ومدى اخدت تحزنة 3% ايه شتئل كان لون لحظة ده بقى قادر ما كنت شفت الهنه كان حصل حاجة اثناء اوبر ديكالاديش وكذلك اخدت تحزنة 20% عشان دايه يقول عليه قسم فاسل للسدعين ويه قسم فاسل فهنا البراجراسة في فيه فيه سؤال في ليه بفهل من موتيفاي تنلتن وليس تنلتن من حاجة الكولتر لان ممكننا الزرع لبروسي حتى يومينا هذا في المعمل ثم تحتاجنا بيك ازاعمل اكتشبتنا حديثة حالي ما فينش موناين باندن ارماديلو الحيواني مضادع انه هو موز كده زي اكل النامي وعنده زي الزرع كده على لبروسي بطعه كده عربي ده بتاع اكتشافه وبدا اعاده دراسه النبروتات ليه بدا لنا ان السيستم بيحصل صح كده ازاي فبدانا ان ندرس الشمورجي في محاولات لتحضير دراسه وتكسير ليه لان اضطر عندي ايمن ادرس عليه الموضوع بعد ما كنا توقفنا عند دراسه قلنا خلاص وهو كمان مش ساعه ندرس لانه مؤقت خالص امال ده انت دي. ده بيورجيك ان ايه نقولك الشطره دي ريك لي بار والله طب شبه ده شبه ريك ايه حمار الماده والحمار انا عايز البيلو ريك لي بار عشان نعتبر الوجرات ريك لي بار يعني نادي في الهاي فول بال واحد يثبت الوحده في المريض فالترنيست بيقعد في رجل البار عشان لو احتجناه لاي دروب اجد اني ممكن استعمله في جراحه اللي نيجي نخش على البوتوسي ادراج البرج اللي جاي هقول لك السؤال اللي كان عليك منها ننزل ذا كوست ونجري اند مودرن ترانسيميشن او كلينكسي ادراج مايكوبكتيريا من لب والمود ترانسيميشن ان نون لكن في شرط لانها لازم طول ها لازم الراجيس بروس كونتاكت مع المريض من وجريس بيحب مين في الجايه بيحدد فولر ديركس يعني يجي للوجه البروميدس نكروز بيعمل نديون تبقى زي وش الابد خدتها في الباصوتك فبيعمل نديون في الوجه ياخد الير له ياخد النيدر نيفوزا مش اي نيفوزا الاورا نيفوزا الابره بتاعت التركي في okay. ok. حتت الاماكن او اسطح السععه هيقفل دي مين التارجت بتاع الميكوبتيلا مين والنرف هيجيلهم دمج ليه لان البطونه بتاع الليبروسين يرجع يرجع مين تو بف واحد وحده الوجاهات مع انوريدات انتراكتيف الكينج واحد اتنين الهيود ريبورس الهيود ريبورس ده جنه في الاورجانزم اللي عايش انتراكتيفني هو اللي هيؤدي للمارك سبيشال يعني ديفلوبمنت الاتبون هايبر ستيبيليتي رياكشن حلو توكز على الصوت فده السر هيؤدي الى حاجه من اتنين يعني جوده تريجوسي تي تي بيتروجي الصفحه اللي على اليمين اتجاه هناك هناخد الصفحه دي قراءه فقط ايه بحث الجدول صفحه القراءه كان هحطها لك ثاني لو تفتكروا لو ده هيك ده لو في الترم الاولاني واحنا بنتكلم عن البكتيريا والصداره البكتيريا فكرنا مثال في البلاي و اللي في البروتيز افكرك سريع البكتيريا الميكروبكتيريا اللي بتغري ده قبل بلع جوه الكانسيتك سير حيقام الانتراسل الفيني الميكروبيت هتشتغل بقى في بريدنتنج سير هتفصل برينات على سطحها من فيلبر عشان هي نفسها في هيلبر يبقى في هيلبر 1 دي هيلبر عشان في الاول كانت محتاجه انترلوك 12 وجمع الترتيب هجيبها منين قبل ما التتروبيه طلعت من انترلوك 12 اهو اذا كان على انترلوك 12 ما تتلكيش اهو وهذا الانترلوك 12 اللي طلع شويه منه هيروحوا للناشر كده في ورا دي شويه جاما انتافير يبقى الـ TH1 اخذ الجاما انتافير من النكفلا واخد من التروفي 12 من الماكروفاج وشاف فلاش دوز اوف انتجر راحت اتحولها من TH1 باريه لـ TH1 واحد الـ TH1 معروف انها بتطلع السيتوكاينات المعتاده بتاعه التروفي 2 وجاما انتافير ويوما نيتورال ستابل الفا عمل ارتيجيت للماكروفاج كان عندك فيه سيطير على الاورجانيزم وتتحكم في الاورجانيزم ويبقى الاورجانيزم موجود في الليجند يو ونبر على الباسيفاي يو مراقبه دي ليجند في السكن والنيرف الى ان تي جي ادل كنترول العياق هي سرفايف النيدرويد موليلا اما تكون عندك قصه غير تكون لها بوسي كام بنقولها بوسي باثولوجي يبقى بوسي باثولوجي فور يعني النيد اللي بتغلي قليله الكلب ده يقوله في البراجرافي الاولاني وفي البراجرافي نكون الجن والصحي ثمان لو كانت المكروف ايش جالت تحص الامن على طفحها وجالت تيه ايه بارسل بصلت لقت ايه تيه في حد يجيه شوف تيه يا ركاة ايه ركاة ايه ركاة ايه ايه اللي جامع الخلاقي مين اللي جيهوا ايه ايه المرسل سبح شريف او بصل ايه ايه او بصل ايه ايه وراحمه طلعين كان باقول الفريقين دول يقدروا يطلعوا الانترلوك الاس وانترلوك الفور ايه بقى ده فضل بقى كده ما كناش عارفينتوا تعمله كده الانترلوك الفور يخلي فيه هيوبر متحول الى فيه هيبر طول او فتفره و فيه الهبر دول طلعوا مجموعه من الانترلوك الاس فور الانترلوك فور و5 و6 و10 ودول انتهيت الايه المصارف وديه المصاد طلع الانجيبولي والانجيبولي بدايه امورا النيورال ريسبونس يبقى زي ال ايه ده انا كنت بعيش انترا سيرفر لو كنت قايل ايه اللي حصلت بنحصل على فورم من النيغوسيشين اسمه كيمر كرويد لكن لو جيت احضرت في الان في النيغوسيشين اسمه ليبروميتر الفرق اندرلاين ميكانيزم طبعا هيبقى في نفس هنا النظر والديلايد عليا هنا النظر والديلايد اكيد عند الروسي بالتبعه الاجابه في التري الليجن هنا يبقى برزيت يعني الجريد قليل الليجن هنا يبقى دولي لا بروجريت لما الليجن يكون كبير والنيورون في الوش بعد بريشر بنو يبقى الشخص هوته لاينر بيشنت كده ليه مم. كل الصفحه دي شاطه ليه متعرضه لاعلى من ثمن درو في من السيفرويد ونضافه دهبلك حمالك من ريكت ايه نوع النيورون اللي قدامك ده هذا اخواني بحثي اسمي بيه حلو ثلاثه بيش وتغير والحاجات دي كلها طبعا ده الخروج هنا للختين بعد كده طلع اكبر بشويه هي فاخر ها ده ثاني جديد انو الميكانيزم ده انتي بودي جديد انو الميكانيزم بريدومين صح يعني البريدومين ست هنا كانت فيه هيب 1 البريدومين الثاني هنا كان فيه هيب 2 السايتو باين برضه كان اختل هنا بقى برودين 2 كانه تضخيم السوبير فكتور هنا ده كزوتيم فور فايف سكسو تاني هنا جنيه انت الخلايا اصبحت يو ودي بدل ما لقينا في اللايف دي مالتي باكالري ااا ريتين انتركلر هنا لو عملت البرومين تيست يطلع بوزيتيف ده يبقى في برين ده بيعني عدم الاعتماد ديول هنا دي البرومين ده انت عليه جه بيقول لك سؤال هجيب اقول لك من هنا او من الصفحه اللي جايه ايه برين لان البرومين ده بيطلع نيجاتيف في البرومين تاستر ده يعني البرومين تيست ده فيست بيعتمد على الانتك هنا فيون بينامك ال او ذا ميموري هي تي نيت اني مانج فاهم هنا الريجن نيو ال ستاتيك ريجين يعني ايه نيو ال ستاتيك هاي بيكن الاريا من غير فيها بلس اوبتيشن لكن هنا نول باريت نيو ده مايل بيبقى ليميتد يعني ده بروتوكول الكتاب بيقول بوت وانا ما بحبش كلمه بوت فكر ليه مش طبق يعني على كده ده يبقى بوت بروتوكول يعني ده كمان خلينا نلاقي بقى ف ما بقولش بوت اقول بقى له ايه بيتر افضل تمام للصفحه التكنولوجي اخد ميثودز اضيف الكلمات دي اضيف الى مكتبه تالت ورجلين يعدي عليا ممكن اركب بالدايركت كتير فقط بعد المنسليه فيوت ايه والمنسليه والتمثيل الفال نودس الاثنين والا التاني اللي هو دي بتركب بالدايركت ديتكشن بظهر اوكي ا وطبعا توصل التاني وهتبقى عارفه مين العامل اهو الباقي جلوبال جراوند والرجليت الجامع بشكل شورت ديسلايت بار بتاع البار الاونو باير رجليت من الجوريه بكيف من بعد ماذا ارجعوه الناين بانجل ارمديللو اجتزابنا طريقة بقى تحضر ECR بطشيس الناس بس مازلنا ممكن احتفل البرج ستير بنعمل البروميتس باقل احكيم لباس اللايل باس اللايل كان بكوه الناين بانجل ارمديللو بناخد احكيمها هيد كيل ونحكيمها انترا جرمالي ستبق ليه واشوف الريأشن حيلا بص الوضع الكومين تيست ستوند ابودياجنوستيك تيست ثالث تيست يعدي علي عليا ممكن اقول دي كومريت انا لو متاهي احضر لك انا متاهي هجيب لك كده التينك بتاعته كده جديده خالص اقول لك دي بيتر اتش او ذا فولوينج اورجانيك او اتش او ذا فولوينج اورجانيك ا او ديج لو ذا فولوينج اورجانيك الفرق الفول اورجين ستوند ابودياجنوستيك اه نعمل واحد كبرينكنز الجوده يكون سلكني عشان دي حالات فورس بوز وحالات فورس ناي حافظها دلوقتي الكرومين نفس الكلام الكروميت بيطلع نيجاتيف ودي النوي جاي ثابت فين كده المره فاكرين في داتا في شابتر 10 ايه ده الجوده ديجنستك تيست هنا في داتا في حالات فورس بوز وبنهي ده ايه فورس بوز الهاند ميد ايه والباكتينشن والفورس رياكشن والفونس ليه بتاورعان تناول انتبيواتيك بلي تلت اه خلاص دا بجمعين بجعلاج ليه بريسه؟ ليه علاج اللي انتش بديه كومباين شو ندي لفنسين وبندي كلو خزين وبندي دابسه واحد من الستانتونا مايو ليه علاج سوديه كومباين؟ يعني دابسه ليه شروف؟ بذن صح للعلاج سوديه كومباين عشان لنا عشان لنا عشان لنا من دفتران الانزيزم في يا جماعة اجابات الروتج اجابات عامة تكون عارفة من دفتران الانزيزم ها قد زي تي بي ليه تي بي يا لاجو كومباين نسل بس كده بقى نرجع للصحة اللي لنا فيها تي بي سائل الباطل المسيط ان شاء الله يلا نرجع لأول طقر حاضر ينزيلون من دفتران الانزيزم الافلام الخلفيه الزرقاء تقدم تعاليه يا شباب المعادله اللي جنبها فيلم اللي رسمته ودارها يبقى يا اما ليبروسي نتيجي هنا طالعه احمر خد ضربت لي هديه اهو لو الاحمر اتجمع بشكل لوبس او ظله يبقى ليبروسي زي ما انتوا قايلين لو احضرت الفرع اللي عندي تعالى بقى نشتغل في الفلم ده ونوصل للمصطلح ده رجعوا على اول صفحه في الموضوع المفهومه دي. دي, دي او بي اي مين ده فرق ستيج او دينج او فينر بس اللايك وايدلي كيرف لو تبعت الدي ان ار عشان تاكيد مينك بس اللايك هيستبلو جراب ليه اقول لك بسرعه الدنيا انا بجيب الثمن الايه في طول طبعه على السلايد بحط الثمن بخلونه احمر اسمها كارب الفوكس وتاخد فالاورجانيزم ياخد الثمن طبعا واسع الفاص يعني بقى هو سبب العفس لما اجي احط ادي التيار والديكلوريز هيقعدين احمر فيقعد يبقى الاحمر زي لكن بقيت السيلنتي السوته بتثبت حقيقه اللي هو فبالكاونتر 2 بحط ان الايه بلو فالباك جراوند الباقي كلها بلو على افتراض ان اعتبرت السبرشعه اللي هي 1.5 اس اللايف هتقلل الود الاولاني اللي هو الاحمر يبقى بتدي نسبه غير تاثير هيكل اللايف اجنت بالبلو باك راو انت ما بتديش بيديني نسبه بالصفر مارجن الفاتحه هتقوله في التاير نوت بدل ما تدخل في الديدنت تحط في نوت الجيني يعني احط سهمه الحمراء على السهم واحط في نوت عشان تعتبر ان الجسم ياخد السهم غير بدل العقد في فيتامين مختلف عن دول خالص اسمها اورامين رودامين 2 دي ماده فلوريسنت اللي هياخدها يركزها جواه دول يعمل ايه بقى اه دي رودامين دي اورنج يلو رودامين اجانب بلاك باك جراوند في ال في الباور بوينت القسم الحيواني بتاع الكلية اه ابو ضغط ما ليش حاجتها منظر اساس ما هي التوزيع يكمل الحتة وبعدين يوزعوه اهربو حكيها من بكرة في الشباب هتشوف صورة عدي دي فيها اجتدي منقب كده يا ماذا في الفن ده ايه الفن النقب اجتدي ممكن قفيت نعم امدى لو المريض بدأ يا جناوة ايه انت انت انت يجيب انت رابت بل مجرد ما يتدرش كله بناس اللي هو يا طرى ممكن اعلم فين هلاقي فيه ايه عام ازاي اتعباد زي الحق و كده ترينبان كور نعم ده لو على فانشر تيجي عملت بينك اكيد ان الانترفيز بيمسكوا في بعضهم فدا بيمسكوا فور بتاكتر اي موتور الكارت تاكت بيقول لكم عارفين ان العمليه اللي بدات عندي عمليه اتسمت اسمها النيشباين داتا هذه الميديا فيها ايه في الحاله بتاعه القسم اللي هتبدا اكتر تستن فاني يقول لك فورس الفولوينج ارت بروجكت للداري لو نيشتغل جنب الميديا الكتير جميل نيجي لو تشتغل جنب الميديا الكتير دي الجول كوفر هيك دي اذا الاجار بيضرب هنا في خطا بقى في السؤال الاجار بي اتعلق عليها ضربه انتوا كلكم شايفين الميديا بتضرب ده سؤال خادع كلكم عارفين ان واحد من الثلاثه فايف ايدج انت عاملها في المايكرو هو الاجار اضرب ان هو في جيت اللي سوليد فايد اللي بيقع على فيض وليس اللي بيقع على اضاء عشان كده هاتانيه ايج بيس ميديا طيب فكر على المستال جيرتن وايج بين خد بالكوا من الفطر والجرات تريك ايروبيك اللي هيذهب في تي بي بي, بي ستيبل لانج عشان الهوا كتير يبقى ايروبيك اهو لكن ضل هيدو كاربون سايت مع الهوا مع الهوا هيتود كتير فاضع يبقى عايز كاربون دايسايت خمسه ل 10% دمية. خلي بالك اقول لك ان الجينرال فيشر في الصفحه اللي فاتت انه الصبر روغان يعني مثلا اسبوعين اربعه فيزيكال كورن دي ثمان اسابيع في بعض الاحيان في عالم انا بحتاجه واجله اسمه ميدل كرو عمل ميام تاك دقط نكون واحد جايب لك شاي يعني عايز انت تاخد شاي تشرب شاي فراح جايب لك شاي ساده وجايب لك السكر بره واللبن في لبانه في العربيه ده كده التركيب الشيء دوت في اربع اشكال صح يا شاي ساده سكر فيه طب عايز طب طب ايه يبقى شاي ساده سكر فيه طيب عايز شاي بلبن من غير سكر حط لبن عايز شاي بلبن سكر that have been فطبعا اللي احنا بنكتبه يكون فيه هيلبر 1 فطبعا انت لو كنت 12 وهنطلع من التلوكن 12 نخلي الناس تطلعوا جمع الترديون جمع الترديون في التلوكن 12 هيخلي فيه هيلبر في هيلبر 1 اللي هتدوس البدل بتاع التوكاي بتاعتها اللي هتاكلته الملوكي صح انقل كده الصفحه, الصفحة. مازالنا ريني الصفحه اللي هي دي ريني لحد الجدول ريني لحد ما اقام جدول مهم مش هري مش هكرر اتكلم وانا هقول لك احكوا بس انا زهقت بنتكلم بس لما الماكروفاج يظهر اكل ده هيغري الى الجرينوما فورميش يعني ايه جرينوما فورميش الماكروفاج هيدروز ثبت من بتاع الفاجاي بتاعي الاختن بالاكسن انترميديم الاختن بالاكسن انترميديم هتطلع نايتر افتسائل هتطلع ديشه دايشه حتام ايه ضيحة نايفة على الورجاليس والكنترولي الانبشن ار ها لكن حتام الامتدامج في الموضوع الموضوع الموضوع ايه اكانديشن جرانيلوم افتو نيشن الجدر اللي قلنا حتى هدف جرانيلوم الورجاليس بللي ما تقدرش تقتلهم اعزلت ما درنات ديب. تقتل كل تي لما عدلناهم في البروجرام اتفضل انه ينادوا ها هنا في سؤال في داياجرام ايه في بريس ليه الجديد الدورمنت هو الجرامينو لثلاث اسباب واحد ان الميو تست من المحيط دي الواحد اتنين ها لما حاولنا عملنا البروسس الاوبجكت كبايد بادايه حصل اير بوكس يعني والبروجراميروم ما بيحبش غيام الاصل ادي اتنين الجو هو التليشن بدا في لو بي اتش اثيرت طب لو جه في الساحل لو بي اتش اخر تبقى هي المفضله يعني ممكن اعيش في جو حر او مضطرين نعمل النهارده الحر 45 نعمل ايه لكن لو عيشه طول عمره 45 لا لا ما نقدرش هم نبدا نخفل والاندكس هنا وهو في فكر التاكيه هكذا الوضع لا الجو بدا يبقى بي اتش مش مناسبه انا هخليها دوم من تحت حلو كده طيب الناتج هيعتمد على ايه بقى يعني لو جلت تحاول والمخت تحاول النمط بيعتمد على ايه بيعتمد على بوست بارادايم ريليشن شيب فاي لك النمط لو جبت بنت تخت على طول للتي بي 90 منهم هيجيلهم نفس القصه دي بس من غير اعراض يبقى اسمهم ليتنت يبقى فروز انفكشن طب لو تلاقي عندهم كيبرين تيست بوزيتيف نعم طب والعشر الباقيين ده هجيلهم اعراض ايه هي الاعراض هيجيلهم نايت فيفر ايه تويت لوغريفيث <نصفح> ونايت ويت دي تتريه وكاب وهيموتسيز دول ليه ليه دي كانوا عباره كانوا جينات هو اللي اتغلب الجينات هو العمل فسيولوجيكال ديجنز اند مانيفيستاشن طب دي جالهم دورمال من ال90 دور يا اصحاحه ولا ممكن يحصل ري اكتيفيشن دي واحده من المحفزين اللي عندك ان الدورمال ان الرزكشن ليكشن ليدر ممكن يحصلوا ري اكتيفيشن لو المناعه قلت عشان كده هيديهم من الايه في الحاله الانتيرجنس لما ندي 15 لازم المفروضه الثانيه من ال تي بي ممكن تفت اي اورجانيزم فانتصار الاجنت الامتحان دائما قارن بين ال تي بي انفيكشن وال تي بي ديزيز يوجد وده الشبكه من المايكروبس موجوده على الشخصين نعم الكبرين تست بوز في الحدين نعم هو ايه الكروو الكروو لو هاتت بيوسر طبعا ما بيدوش عند عنده انفكشن لان ليه ده كلوز لكن تلاقيه بوزت عند اللي عنده مايكوباكتيرا في البولس دي دي وكذلك السرع يبقى بوزت الاعراض ما فيش عند عنده انفكشن في على عنده جديد الاعراض اللي قلناها فوق مخي التينيا اللي هي فوق في الكلوه وبتبقى فكره صح ااا كونسيبليتي يعني ممكن اعلي هير اللي عنده دات انفكشن اللي هي جديد والتينيا بتاعه بلوني لكن اللي عنده اوميليديا اللي بيظهروا في الات اللي هو ال دي دي يعني ايه التوصيل كحالة نستميهم حالة ولا نستموهاش اللي عم زبط الفجر ما يستماش حالة لكن اللي عمه جزيز هو ده اللي اعتبر جزيز جزيز هم ده يضغط عندنا صاحبين بلوزيرت نشتور اعوه بلوزيرت نيزيز بلوزير. بلوزير. بلوزير. بلوزير. هه مين يعملو معي مين بلتاعيز بلتاعيز بلتاعيز دايما بناخد السامبل هنا انت كنت قلت لك شقه مرونه يديني ايه بحافظ السامبل منين بيوترك كده او بينسكوب اخد لاب او فتره 3 مورنينج بيوترك كابيتس دي 3 7 6 2 عشان هو جاي كده تحوش وتجمعهم طيب خدت سامبل انتوا عارفين البيوترك طبعا ولما انكوا هتروحوا تطلعوا البطاقه او الدلعه اللي هي خدتها كده جاده نقول عليها دي ليش استخدم يعني نادي ده فدي اقدرج الوجايات من هذا الحث بنلاقي نعمل حاجه اسمها بروسستينج في ازاي تعمل بروسستينج يا دكتور احط ماده اسمها الكوديا بيليوفايت عليها ان اسايليس الصيت الان اسايليس الصيت بيقوم ليه يحلل النيوكليوسوم ويحرر الكروماتين ادي واحد الكوديا بيليوفايت دي بين روت دي كينتامن ال2 فقعدت تزاود في السن يعني فكرت على الموديلات بدل ما كانت بارتي بقت 2 صح؟ انا هعمل ديتريشن واخد الاحتفاظ اللي انا عملته في الحاجه الثالثه اللي اسمها فول سانتريشن يبقى لو قال لك ما اهميه البروسيسنج لتشغيل ال تي في اهميه ال 3 حاجات دي ديكونتاكشن حرر الموديلات من التلالي بتاعه دي كونتمينشن بقى بالفلورا ثلاثه فول كونترشن انا بعمل سيمتيزيشن سواء كنت كده كده انت ايه عمليه ضغط ال n اس 2 نيومرات ايه عمليه ضغط الصدمه الاوائيه النيكلي فور ايه عمليه ضغط الاثنين طول الجملتين طب عندك ثابت الكونسنتريت اعتبر انك لسه قال لك واحد الثابت المولي يعني امشي بقى على الدايركت انكشن افرض ال س و ص عايز تضرب في ال z نرده اهو اوصل بين كده اللاين اغلوبا جراف عايز تصبغ في الكيمو مكتوب لك الفرق اهو يا دكتور هنا يا حبيبي عايز تصبغ في الكيمو الفرق الكيمو اللي عايزين نرسمه تقريبا الفرق هيبقى 2 جنيه بدل ما نتخف عدل الكيمو نرسم فنتخف الكيمو اللي نحط فيه عايز تصبغ ببرامينو وجميل الثاني اللي هي البروتين سيت انه هيجي لنا ايه صوره له البروتين اللي هي اجنت بلاك في جراف يا حظ يا هناك العيان اللي يطلع سفير بوزيتيف هو كده ده كده ايه ده احنا بنقول له ايه حظه يعني ما احنا اتفقنا معاه يعني اتفقنا معاه في بي خلاص المريض اللي عيان اللي ربنا بتبتدي بيه يبقى محظوظ اذا طلع سفير بوزيتيف ما هو ربنا بتبتداه بقى يعني ربنا عليه فتحت ابتلاء مضاعف هيبقى سعيد الحظ اكتر حظا من ايه يجاله العيق و هيتعطيب اسمير الاسمير الاسمير العلو بالنوع انه يتعطي اسمير بطل فانت حصلت على حلو مبكر للنغس الاسمير بكروفايت الالي كلوو بورت داينوزيس او سيدي دين البكين لما كاتت اسمير في الاسمير الاسمير لابن انت اتترى حتى كله سرع كنت عددان او سباين او بطاعة او مليلية او مجل طب ايونه الفرق بين اورامينو وتامين السين بدل ما نتكلم بقى بندمج في الاثنين ولا الاثنين اورامينو وتامين يعني لان اور ده است هو امور تاني في طب والله ما بتدمجش الاثنين مع بعض لان امور سبنس تبع يعني ايه الدليل ان البوتس اثنين دخل المريض عشان نقدر نتكلم علميا في الموضوع اكتر اي ديجوز ومثال طب العلاج مركير تريتمنت وانت فاكر انا بعدت تقطيتين المريض والمجتمع ال دي جوز يبقى ال ديجن يبقى ال برودكشن والبيت اللي مش عارفه طب البروتوكول ده انا بعاده بقى في وشقه كده يبقى انا بعمل مونيتور مونيتور لمين للانتكتي بتاع العيان انه يجي غير ولا لا والفت من اوف بيراميد لو العيان ما بيخفش كل شويه اعمل سيت تبع بوزيتيف اه يبقى اغير الخط او هغير العلاج كنين تعال كده الحصول عليها دور خطي بيشن بصة جماعة دي حاجات حظناها اقولها كون بيرس انتال تبلسل يعني مدرى عرب 20 سايد جنفن أو ميديد روبي بقية جميلة ايروبي جدا تاربون بيرسايد 2500 3500 37 درجة لبولت اسطويل 4 ميديد 8 خلاص دي سايد كون بيرس الميديد نفيش دور تترع فيها الفصة لا يوجد دور تترع فيها الفصة في القرى التين يبقى الوسط ده حصلت كمان ثاني برتين برتين اتابع بيهم الباريه الاولى ازرع ال تي بي على بلوج الليجن اللي يكون فيها البارمينيك اسيد هدا اونلي سورس اوف كارب وهذا البارمينيك احنا هنبص في الرسم بتاعه اهو يكون ريجيو اكل يعني الكربون اللي داخل بتصنيع البارمينيك اسيد ده يكون ريجيو اكل الكربون ال تي بي معروف عندهم الوميتر يستخدم البرميل كذا اونلي سورس اوف كاربون يعني بعد الكلام ده كاربون دايسايد ريكتيف يحصلوا ريليس التايله في خلال اربع ايام من الذرع واعرف ان ال تي بي موجود في السنتر يبقى مره ثاني بجيب ده اسمه ماسك تيستر ماسك تيستر بس يعني ماسك ايه تيكنولوجي كان ده كنس سريع كان اول ما طلع كان بحث في علم ديج بجيب فلو ميديا تحتاج على برمنيتك اثل بريد مؤكد ذا اونلي كاربون سولف التيم معروف ان هو بيحب يغلي هيستغل هذا البرمنيتك اثل الفني اثل ده ان يدي كاربون در درجه مؤكد او يدفع كاربون در درجه مؤكد نعرف ان التيم موجود وهنستخدم فيه ميه وجلسه كش ده التيم هو الوحيد اللي يقدر يستغل البرمنيتك اثل لتوليد صوره الكربون يبقى اختبار اخر اجيب ميكاب سلك من فيه ايه واحط يا ماده اهي الماده دي النقطه دي نقول عليها فلوريدن سينس ده اسمه ميجر عندنا الفيلم بتاعه او الصوره بتاعته موجوده في الباوربوينت تيجي لعبه دول الميش يعني مايكروبكتيريال جرو اند ديجر تيوب تجيب ديجا بتاع تي بيس و انتركتيف تي بي يعني عشان ما يقدرش يجروا في تي بس زي ميل البروتوكول عليها انتوزيك احط ريكت ان اللي هي النقطه Ну, а звіту, натировуйте. Так, а ми ще й طيب دي بين قساطه اللي عندي هي بربه مريعه فلما تيجي هي بتلاقي ال بي بي تي وهي الانسايت يعني محمله اتعرفت عليها كده تمام تطلع في الدرايف وتطلع في جسمك البروتين يحصل سيمبليت بيلاقي بعد 48 الى 72 ساعه مكان الامتحان في حصل انتيوليشن يعني كبتعه زي ما بقول حصل ورضتها ويبقى يعني احمرار زمان كانوا يجوه بوستر ونجد يعني ديه ابش ان ما بوستر ما ديش بقى نجد بس كان كان يبقى دمس ده يومبسر ما روش نعم يالي بتقول ليه؟ لان بوستر قد يكون واحد في دمس قد يكون واحد عيال قد يكون واحد ده وميتان في انتكش فازايك ما جد ما كناش بنعرف فقلنا خاني في الانتكش بص كده في المقدمة اول تلس ستون تبقى دسم نجد تكتل ليه بهايبر سنسير بسين دستا جيلة ستيني ويبقى ديم ايه قلت لك قوي كل اللي انت هتعرف قال لي ان ديم د ان لايمونوس اوتير شوف ده ديم فور دايتيك في البروزس انفيكشن وعشان يبقى استفدت لو ما عملت كل مره دي يبقى ليها معنى ان انت تبص على الجدول اللي تحت ده هاتقرا الجدول اللي تحت هتظهر لي ايه في الدايم ده وتشوف الشخص عنده ريسك تاكل ولا لا او احكم على الجست بالابوصر ولا اكتب من مجرد اداء البوليت فاكتور ازاي مريض لقيت دائم عنده الام بتا 5 الى 10 ملل اللي بيوريتك اه وعنده هيم انفيكشن لا يبقى الريسك فاكتور ايه ان الهيم ده على الوقت هيطلع ايه بتطلع فيه الهيم دي اول مرحله 200 طيب لما يبقى العيار ده للجست بايه معناها ان الفاكتر 10 ملل ده مليتر يعني تي بي دورمانت يعني حاله الى الشخص ده لدي ان ينظر الوارفشن اللي باعتبر الوارفشن ده عانه كأنه بوضن جدا اول واحد كان عنك تليئة بيكتر الا اطلب ايضا ما يبشخ ده رفت تحتر دي عانيه من الهي رفت يجيه بوض لين اللي خلناك ده له تي بيكتر وقول كدر بيني وطبع كده بوض يعني ممكن يجيه تاني ريئة التفشن او رين الدف با انه ده احصف الاعتبار اولا من يقول الشخص ده ملابن لحالة اومن كتر و بتي جيد لكن لما اغاول اون كيس وبدات تبقى ممكن تفتح تليفون البطاريه جبته كوم اند اون ويتقبل ممكن يبقى مريض وقت من الاغاني يبقى لي اندر او او الحاله الصحيه اللي مر على المريض شوبه وبياخد علاج لنفسه ولما كان الانفيشن يبقوا غير مضاعين او يحبطوا او يزهق قال لي هوضر مكتب الصحه او اداره الصحه يتابع له لا لا وكل فتره لازم اعمل انتبيوتيك تست دي عشان فلوكس اذا كان البكتيريوم اصبح حساس ولا يعني ايه مرض دراج ريزنت دي, دي كلمه بارتي ده كتير لكن لما تترفع الدستن يعني ان الدي بي اصبح ريستنت الايدينال فاليو ريتين على الاقل او بريفنت دي اي انجلر مانجر استراتيجي روم نتفاد كوبر كلاودنس يعني فيتشر كنترول ريجرز اللي هي ديتكشن اوف ذا نيشن نيكو بروفلكس مين لمن دور ديو بروفلكس حد بيعمل سكت على الشورت علاج الداتا الانجكشن او فيو بروفلكس انت انت كان طفل او هلسة كير وركر يعني فيها اللي بشيه فيها الكتاب دي هاي اللي خلص نحن هلسة كير وركر او طفل صغير انقلتك المعهومة ايه في مجيبين واحد ليس انت بصطر كانت بي بصين نجي لبصك واحد يجيبين بصين وجانه ايش ايش ايش ثم كانت تسين بريد لبصين هاي مميز لبصين ده نجي كانت نواجد استعمول من دوباي ونسين What's we'll <laughs>